اللي حصل سامسونيه عشان اخلص الشركه باشا امام محمد عبد الله وراسل احنا كنا خلصنا الايه في الأحكام التكليفيه الواجب والمستحب صح هو بعد كده دخل في ايه في الحرام بعض العلماء بيفضل ان هو في الأحكام التكليفيه يخلص الواجب والمستحب وبعد كده يدخل في الحرام والمكروه وبعد كده يخلي المباح في الآخر عال اساس المباح هو العصب مش اللي هو من احكام التكلفية ولكنه ذكر في احكام التكلفية لانه لتكملت القسم زي احنا قلنا اللي كلمة الاحكام التكلفية قد تكمل على معنين او معنى اللي ربنا جاي الناس فبالتالي فيهم اللي هو الواجب وإيه الحرام والمستحب ويبقى المباح اتقال مباح, مباح تكملة القسمة لأفعال المكلفين وقد يكون كلمة الأحكام التكليفية تحمل على معنى اللي هو من ناحية ايه؟ اللي هي أفعال المكلفين فلو هي اطلقها لمعنى أفعال المكلفين هيبقى المباح داخل في في الموضوع فالكاتب هنا يعني عنده اللي المباح الأصل فيه اللي هو مش من الأحكام التكليفية فعشان كده بدأ بالواجب وبعد كده دخل في المستحب ودول بالتالي قال اللي هو إيه ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبا إيه إنزاميا أو حتميا ده واجب وجير حكمي يبقى إيه المستحاب يبقى خلص الأول الطلب وبعد كده دخل على إيه على يعني طلب الفعل أو خلص طلب الفعل وبعد كده دخل على طلب إيه الكف خلاص يا يعني طلب الكف وطلب الكف ذا منه الحرام ومنه اللي المكروه كان على جهة الإلزام يبقى الحرام وإذا جاي على جهة في اللي من يبقى اللي المكروه وفالأخر خلى المباح أساس اللي هو عنده مش من أصل الأحكام التكلفات. أما بعض العلامات الأخرى بيخلي الترتيب كالأيتي واجب ومعه كان مستحض ومعه كان مباح ومعه كان مخروم حرام من باب لو عنده المباح من الأح من الأحتمال تكلفية وبالتالي يعني معنا هنا اللي هو إي الأفعال المكلفة أفعالي المكلف فبالتالي هيبقى ماشي الترتيب اللي إيه الأول التنظيم يعني الاول اللي ربنا جاب بيطلب من الايه الانسان فعله وبعد يعني يعني التينيه بالالزام وبعد كده على غير الزام وبعد كده ما يباح فعله يعني ما فاعله لا اصلا فعله ده على حط وبعد كده يبقى المفروض ان كان حرام يعني بدل ايه افضل حاجة الايه ينزل وهكذا فهو الايه المؤلف ماشي على الايه على المباح مش من ايه مش من اصل احكام التكليفيه بل هو اتحط كده يا اما يعني هو راجي اللي هو متحصل الحرام سواء عرف ذلك بقرآن أو سنة أو جماع أو دليل آخر من أدلة أصول الفرق التي نحن أخذها بالتفصيل يقول لا طبعا تباع القرآن السنة ويعرف كون الفعل حراما بطرق منها يعرف كون الفعل حرام بطرق من هذه الطرق أو الحالة النهي عنه من غير أن تصحره قرينة تدل على أنه القراه نفل الزنا، فقدناه الله عنه بقوله ولا تقرأ الزنا. قول هنا أدق من بعض إيه الكت الكتب الحديثة اللي بتقول النهي عنه من غير إيه الن الن النهي المجرد عن قرين دي أدق ليه عشان الأصل في الحرام اللي هو يعرف بأول حاجة النهي عنه بقرينا تدل على تحريمه وده الأصل في الحرام وتنح هذا يعرف برضه أنه هي أنه ينهى عنه من غير أن تصحابه قرينة تدل على أنه في القراء يعني عندنا في الحرام مراتب أول مرتبة فيه أنه يقفي نهي والنهي ده مع قراء تدل على التحريم وده أغلب الشرع أغلب الشرع أصلا هل الأمر فيه الوجوب إيه لايدا صحبات القراء والكلام ده الأصل إيه أن فيه قراء من نسبة 99% من مسائل الشرط في القراء تحمل الأمر على وجود أو تحمل على استحباب أو تحمل على حجة تانية. برضو في قرائن تحمل النهي على التحريم أو تحمله على القرائن على اللي على القراءة أو حجة تانية. نشوف. فالقصد في النهي اللي هو بقى في قرائن. فلو في قرائن تدل على التحريم فبفعل على اللي على التحريم. فازينة مثلاً في قرائن كثيرة مع النهي على الزينة تدل على اللي. التحريم صح منها اللي ايه اللي فيه حدود حد الزنا ومنها العذاب ومنها كذا ومنها كذا ومنها كذا كل قرائن بتدل عليه على التحريم صح فبالتالي الزنا محرم من أجل النهي عنه ووجود القرائن اللي تدل عليه طيب لو النهي لو في قرينه تدل على القراه على شيء آخر غير التحريم خلاص بت ايه بتتصرف الايه في الحاجه دي طب افرض ما فيش قرينه خالص وفيه، نهل. والعالم موصّش القرائن. بعض السائل ده مش مقبول، مش هسمع مش طري. لا أزود خرائ، ماشي. ولكن بعض السائل لا ممكن أزود خرائنا، ففي خلاف في الحدث. بس هو الأقصر من مسائل الفرق أو مسائل اقتباس السنة. إذا زود خرائن تدل على التحريم، أو تدل على قرائن، أو تدل على لا يوجد هذا فش خرائ قرائن خاص، فبيحمل النايع عليه على التحريم في الحدث. فهو هنا المؤلف قال إيه قال النهي عنه من غير أن تصحبوا قرية تدل على نهى القراء يبقى بالتالي شمل الكلام ده حالتين إللي النهي عنه وصاحباته قرية تدل على التحريم أو النهي عنهم من غير أن تصحبوا قرية خالص تدل على القراء تدل على أي حلة أو النهي مجرد عن قرائة فلا ضبط من الكلام اللي أنت تقول النهي مجرد عن قرائة لو قلت النهي مجرد عن قرائة بس يبقى أنت ست. سلط النهي اللي فيه قريمة تدل على التحريم فهمت حد؟ فهمت حد إشهار <تصفيق> تاني حاجة النص على الخبر بتحريم يعني ربنا عز وجلالي نص على الخبر أنهم حرم بكلمة حرم عليكم كلمة النص على الخبر بتحريم يعني قال كلمة حرام عليكم أو حرم عليكم أو حرم الله عليكم, الله عليكم. قال تعالى وَأَحَمُّ اللَّهُ مُبَيَعُ وَحَرَّمُ الْرَيْكُمُ وفي الأول النهي عنه دي النهي يشمل حاجتين يشمل صيغة النهي ويشمل لغز النهي ففي الأصول يقولوا لغز النهي أقوى من صيغة النهي فلغز النهي اللي هو إيه النهي عن كذا فلابل على التحريم بقوة أضطر من اللي هو اللي افعل لا تفعل كذا أو اجتهد كذا فهمين؟ ترى الحقيقة ذم مفاعله مثل قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيله خرم البخاري ومسلم الحديث ابن عباس مرفوع طبعا ذم مفاعلي ده طريق يعرف منه كون فاعلي محرما أكيد ولكن هو المؤلف المؤلف ما كانش أفضل يقول بإيه المثال ده ليه؟ عشان المثال ده بالذات في خالف سند ذاتي فخله ولكن لا شك طبعا اللي دم الفاعل من الطرق اللي يعرف بها ان الايه الشخص الشيء ده محرم ولا ينتقل من التحريم إلى الكراهه إلا بالقرينه القويه ماشي فاما الحديث اللي هو الرعاء في هبل كالكلب يقيء ثم يعود في قيء فده من ادله الحنابلة فعلا على على حرمه الايه في الهبة يعني واحد ايه كان الواحد يديله هديه وبعدين يقول له ايه رجع حال انا عايزها بتاع ماشي فحرمه ذلك وقالوا لا لا صح له اللي هو ايه كان ذلك ولا صحيح الراجل ما يديلوش في الحاله ماشي أما الجمهور فايه فحملوا النهي ده على القراءه على القراءه او يعني مش الجمهور بعضه علينا عشان انا اظن الجمهور يعني لسه مش متاكد حمل النهي ده على ايه على القراءه في قراءه بس برضه قالوا للشخص اللي هو ما يقعدش في الهدى يعني قالوا برضه الشخص يا صحي اللي هو ما, يرجع. ما يرجعش الهدى يعني لو هو خدها دماغة والتاني قالوا رجع الهدى ادي ومش لازم الهدى بس قالوا اللي ده مش حرام ماشي؟ بس القراءة يعني رابع حاجة توعد الفاعل بالعقاب أخوه تعالى بعد ذكر بعض المحرمات طبعا تعذيب هيكا اثام وضاع احر العذاب يوم القيامة ويخلط فيه مهي طبعا بقى قرينه قويه تدل على ايه ان ده حرام وحرام كبير كمان اقسام الحرام يخص لا هو مش مرتب ماشي هو مش مرتب ده ماشي بس توعد الفعل بالعقاب ده يدل على تحريم على الكبيره كمان ماشي فاه دي اخ نعم فها بتقول لي هذا كذب مردّب لا كذب مش مردّب. نعم. فا إيه العلماء قالوا الحيات التي تدل على شيء كبيره هي اللي هو يكون فيها تراعد بالعقاب خاصة من الأخرى أو الدنيا يعني أحد من الحذرة أو حاجة. والحركة الثانية إيه اللعنة. نعم. فقاله ده يدل على أنه كبيرا من الكبيرة فبالتالي ده يدل على مرتبة عظيمة في الحرم ماشي؟ طيب أقسام الحرام قبل ما نقول أقسام الحرام زي ما قلنا اللي بجيبات مراتب برضو ما نقول الحرام إيه؟ مراتب ماشي؟ وبتتفجع مراتب الحرام دي مهمة في الأصول شوية اللي احنا بنعرف بيها مسألة الضررات طيح عندنا الضررات الطعبة بتقول إيه؟ الضررات طبيحة إيه؟ محظورات ولكن بقدرها فإذا كان المحظور أكبر من الضرورة فلا يباح يعني مثلا أنا واحد وعيد في ضرورة يعني الضرورات نفسها تختلف مراتها تختلف والمحرمات نفسها المحظورات يعني مراتها تختلف فممكن يبقى شيء يباح يباح فعل كحرام يعني لضرورة معينة ونفس الشيء ده ما يبعشي فضرورة إيه ما يبعشي إيه؟ أو الضرورة إيه؟ نفس الضرورة ما تبعشي مع شيء تاني الله في الفن كمثال مثلا دلوقتي القاتل مثلا فهل لو انت وقعت في ضرورة هل يجوز لك انت تقتل ما يجوز إلا في حالات نادرة زي تطرس وزي حالات معينة ماشي يعني في حالات نادره يجوز فيها اللي انت تقط بس الاصل الاصل ان انت ما تقولش مثلا انا هقع في الهلاك وقالوا لي يا اما تقتل فلان يا اما ايه يا اما تتقتل فقتله مع ان في مثل هذا في مثل هذا قال ايه قد تترك يعني تقع في المحذور يعني ممكن تقع في محذور في مثل اللي هو يقول لك تقتل ماشي وحتى بعض بعض الناس يقول لك يعني كلمة الكفر خلي بالكوا يعني ايه لك النطق بكلمة الكفر في حاله ايه الضروره صح؟ فعاده القراء مش الكفر النطق بكلمة الكفر فالمشكله اللي اثرت ترتب على النطق بكلمة الكفر وانت قلبك مطمئن بالإيمان انت أصلا قلبك مطمئن بالإيمان لا يوجد كفر قلبك لا يوجد كفر عندك ماشي. فالمفسادة التي تترطب على ذلك أقل بكثير من أنت تقتل أو تؤذى أو تعذى. ماشي ولهذا أجاز لك الشرع النطق بكلمة الكفر حتى الناجس صلى الله عليه وسلم قال عمار وإن عاده فعدك يعني كمان عود يعني ارجع مش مشكله لو عزدلوك تاني قول لهم انا مش عارف اسيب الرقم اتفضل نياسف في الاخر قلبك مطمن ليه بالايمان ولكن في حاجات مثلا لو واحد قال له ايه هترمي والا تقتل في الاصل هو ما ينفعش ماشي فدي على اساس ايه على اساس حرم الايه عظم المحرم عضو المحرم والمرسله اللي هتترتكب على فعل الدرورة دي فأنت بتزغطها ازاي؟ إنت الدرورة تبيها المحظورة؟ لو الدرورة دي كمرتبة أعظم من المحظور حما أنه المحظور كمرتبة أعظم منه ما ينفعش لنا الدرورة تبيها الايه؟ المحظور ماشي؟ الحالة الثانية الايه؟ المصلح الشرعيلي يعني أنا دواتي خلاص أقراسيا ضرورة بس أنا لو فعلت الدرورة دي هتبقى أعظم أصلح للأمة والدين والكلا من من المحظور ولا المحظور فالأثنين هم هم اللي بيقدروا تضد بيهم يجوز فعل المحرم ولا لا في المسألة تفهموا معنا طيب معظم الواجبات لا يجوز تركها إلا لضرور ولكن الضرورة إيه تقدر بقنارها ماشي فتلاقي واجبات ضرورتها قصوى زي القتل الكفر مش خاص ما ضرورة في الكفر، بس فارق بين الكفر عند الإيمان عند القصود ما بين الكفر وفارق النطق كلمة الكفر. أظن بالكفر هنا كفر القلب يعني اللي أنت إذا قلبك مصنع مصين بالإيمان ده ما هوش ضرورة فيه، مش ما أنت ممكن تغفر ضرورة. فلذلك حديث الزبابة هو ضعيف أو بس رنا يستشهدوا به بي على اللي معناه صحيح يعني معناه صحيح أنت لو بسبب الزبابة. وقع في الكفر يعني هو وقع في الكفر مش مش النطق كلمه الكفر الكفر فعلا شغال ده داخلي ده مش خارجي ماشي أه. ماشي فاهمين فعلى حديث الوجع اللي هو دخل واحد الجنة في زبابه والتاني النار في زبابه واللي قصه بتاع الزبابه وإيه بسبب ان هم تقعد ان العمره بيعملوا الالهه إيه يقولوا ايه تتقرب للزباله فده ما يتقرب وده ما رضيش يتقرب فالعناء والحس ضعيف بس لو صح هيروح مع الايه الراجل فعلا كفر بس هل مش فارق يعني جار زباله نكفر ونعبد الالهه ونعمل المشكلة اهي مش هتهدا فهنا عشان الايه الكفر كفر ليه جزء أبلا لو قل وان ان قلب ما بالكفر أو يقع في الكفر يعني ده شيء ما فيش ضروره اصلا تبيع ومال اللي راح بالضرورة ان هو منطق بكلمه الكفر ثم وإن كان في حال الرخاء وكفر مش كده الكفر في حال الرخاء ايه كفر ولكنه مش ايه مش قلبه مش ايه هو كفر ايه عشان أكيد قلبه مش مطمئن بالايمان فاهمين <تصفيق> <تصفيق> فعل الكفر هل او كفر اقوى بس إيه؟ عشان أكيد قلبه مش مطمئن بالايه ليه لما نعدى بذلك انت فحالت الضرورة فعل كوفيروز، فالمدقق لكلمة الكوف زي فعل كوف، فحالت ضرورة. هاه؟ بس في حالة الضرورة، طيب، وهكذا هنيدي بقى في الضرارات دي بقى في, دي بقى في حاجات فيها قصوى، زي قتل وزينة مثلاً، ويرجوز برضو قتل في حالات، يعني قالوا حالات يجوز فيها قتل ماشي؟ واتنتهي من زبد الدورون. تنزل الدورون. لغاية نلاقي محرمات يجوز فعلها لِإِيه؟ للحاجة اللي تنزل من زبد الدورون. تلاقي بعض محرم ولكن يجوز فعله للحاجة الفلانية عشان الحاجة الفلانية دي تنزل من زبد ماشي؟ ماشي؟ وبعد كده تلاقي كمان في محرمات يجوز فعلها للحاجة. حتى لما تنزلش من ذكر الدور طب كلام ده من الشرع كلام ده كله من الشرع مش من دماغ حد يعني مش حتى كده بيقلط بعديا من جانا زي ايه؟ زي غض البصر عند بعض العلماء ماشي؟ فهو العلماء على اللي الأدلة تدل على انه يجوز انه ينظر المرأة الأجنبية مع انه نظر المرأة الأجنبية حرام لأكيد فكان ايه؟ عند جماهير العناء اللي يجوز ينزل المرأة الأجنبية لحاجة ولكن الخلاف في, إيه؟ في قدر الحاجة فبعضهم ضيق في الحاجة دي الأدلة بتاعت النصوص الشرعية عنده تدل على موضوع عظيم فضيق الحاجة دي حتى إنه زعلها حاجة تنزل من زلت الضوين وده أقوى في المسألة فيش أقوى من كده ماشي وبعضهم نزل بحيث ليه تبقى حاجة ولكن مش حاجة طبعا عبيطة يعني حاجة لا حاجة اللي هي عند الأصوليين كلمة الحاجة دي اللي في تركها في مشاقة ماشي؟ مش مش كده يعني حالة كده يعني حالة وخلاص لا حالة يعني في تركها في مشاقة على الشخص فهم المعنى ولذلك ترىيكوا أنا مثلا أو كثير من العماء أجازوا البيع مع يعني نظر في البيع زمان مثلا في البيع في الأشياء السمينة إذا لازم يبصر عشان يتأكد مثلا انا اتبيع لامرأة عربية ونخترط حزاما يعني زمان ما كانش في إثبات إلا بالنظر يعني عشان يسبق لازم يفيه نظر وفيش هود ينظروا ويشوفوا ويتأكد لدي عشان نسبت حزا كده في الحالة دي ايه؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ماشي على عم عمال ده يجوز ماشي بس طبعا الاشترية في زماننا ده يبقى النساء مش متحجبات بالحجاب اللي ايه؟ الشرع يعني كان زمان يجوز عشان الحجاب شرعي مش في زمان ده الحجيات مش شرعي، فهي دين العمل الله بطن فبيشدد في المسألة أكتر. لكن لو افترضنا من المرأة فحقا بعد فرعي فيجوز النظر إليها لحاجة ولكن ثلاث هذه الحاجة ليها إيه قدرائي بالزبط فمعن ما فلاثة بالأمان أما طبعا فحقا بعد فرعي ففي الحالة ديها تبقى حتضيط المسألة تضيط فهيبقى للضرور هو الحاجة اللي عنده الضرورة عند الكل، حد شيء خير. طيب مان؟ كل من الزنا والقتل نصائحين. آه. فكان كلنا خدنا في العين وعيه علاني شو ساعد أو والزنا يعني. بس يمكن فقط. لا لا في حالات يجوز فيها قتل الزنا يعني زي مثلا أقول لك. مسألة التطابس هي ضرورة واحدة من أهم أنا كان ما كانش على إقراحة كانت ضرورة ماهر بيقول لك اللي انتو خطموا على الشيخ با كان بيكام على إقراحة لا وبعض العلماء برضهم جاب مسائل يجوز فيها بالإقراح بس دي مسائل ندر قوي يعني لو أنا بتطلب مثلا عالم من علماء الأمة حنزة كده يعني أو حد الأمة محتاجة فقال له يا تقتل فلان يا اي يعني اقتلك وهو تأكد تماماً اللي هو هينجو لو قتل فلان يعني مش مش مش بيهص يعني هو عنده ظن غالب فعلاً إنه فيه سبيل للنجاة لو قتل فلان فلي قتل فلان لمصلحة الأمة لأن الأمة محتاجة مش عشان هو فتنص عليها الأصوليين اللي يرغوز بيل قتل فزيل حالة بس دي حالة ضيقة ومادرة وخط يعني ممكن تقول مش هتحصل ولا هتحصل ولا, هتحصل ولا يحد بس إذنها حالات نذرة قوي يعني ما تتذكرش يعني الشيخ مش عاد بقولك النادر يعني النادر ده مش شي تادي تنظر إذنها حالات نادرة قوي من حصول شيء لكن أصل الذي يتقار القاتل الزم أعصب حاجة طب الزم مع الشيخ بس قد تتذمين في عدم تتذمين فيه يعني أولا من نهني وعرف ما هو حرام يلا مخلوق يعني الزم البلطة تتذمين الزم لا الأصل الأصل الأصل كان في ذم الأصل اللي هو حرام ماشي؟ لو الذنب شديد هي ممكن الحرمة دي تنطخل اللي يبقى يبقى كبير طب شميع طب افلد في ذنب ماشي؟ وجد قارينة تدل على الكراها ماشي لكن لو ما فيش قارينة طرام في ذنب يبقى حرام طرام في ذنب يبقى ايه؟ حرام عشان تعريف الحرام اللي هو ايه؟ ما يظن شرعا فاعله ذم فاعله ولا عاقب فاعله وايه و ايه سبب ايه تمام الذم لا يذم فاعله فطالما في ذم يبقى حرام الأصل فيه حرام إلا لو جت قرينه تدل على الذم ده الذم تقليد يعني يتذم ايه حاضر تمام يعني هو فيه اشكال قرينه اشكال قرينه علماء إلا جذو الجذول بقريب ولكن القاعدة تعذم الفعل دي دي قاعدة في الأصول الأساسية لذم الف الفعل ده على فرما مش ذلاق فهمان؟ ولكن زي مراتب جديدة. ما قلنا المسألة مرات مرات فذم جديد بتابع فرما جديد كل مطريت ذم يعني كل ما طريت ذم بتخف فرما قال، قال مادة في آخر الأصل فيه فرما فهمي؟ طيب يبقى زي ما قلنا بقى الحرام مراتب هو كده نفس الكلام والإيه وهكذا ننتقل ماشي مفهوم معنا ولا بقى طبعا الضبط المسألة دي مهم عشان بعض الاخوة بالذات المتسمين السلفية عادنا من ضغط الموضوع ده بيعمل ضغطة شده فبيستقرب من فتاوى العلماء وهي فتاوى من ضغطة يعني مثلا ليه العلماء مثلا قالوا يجوز حرق الليحة مثلا للجيش معين حق الجيش ممكن في وقتنا يصارد فترة كبيرة ممكن واحد ان نقش ضرورة يعني ما الناس عايش يعرفوا هدو سن التلاتين ويزل بطرر السوم في ويبتاع عايشين ويبتاع ايه ما يستفرش يعني ممكن مش كثة مفهوم المعنى؟ اللي خلال العماء يقول ليه؟ لان المسألة دوم ليها ضابط ليها ضابط. مش ليها ضرورة معنى الضرور اللي هي تحت القتل والزنا والضرور اللي واحد هيموت ولا بس ايه المشقة الشديدة هي الحاجة اللي تنزل مزلت ال� فمعا وهكذا. طيب أقسام الحرام يقسم بعض العلماء الحرام قسمان حرام لذاته وحرام لغلي. يبقى إيه في تقسيم للإِلِلِ الحرام أول حاجة حرام لذاته ثاني حاجة حرام لغلي. ماشي؟ الِالِقسموا القِالِقسم دي قصيما العلل عندهم بينبان عليها بعض المسائل في الاصول يعني شويه فاول تقسيم في الحرام لذاته الحرام غير قالوا الحرام لذاته هو ما كان مفسده في ذاته او مكان في ذاته مثل القتل والسرقه واكل لحم الخنزير فهو مفسدته بذاته ماشي فالقتل اصلا مفسدته في في ذاته السرقه نفسها في, زيدي. في زيدي. أما حرام وغيره هو ما تكون مفسدته ناشئة من وصف قام به لا من ذاته مثلوا لها ايه؟ في المقبرة والبيع وقت هناء الجمعة الثاني. ماشي؟ فقالوا ايه الصلاف المقبرة؟ هي الصلاف نفسها مش مانع ولكن الصلاف نهي عنها ليه؟ او حرام ليه؟ ليه لغيره؟ ليه, ليه؟ لوصف قام به اللي هو صلى في المقبرة عشان مكان المقبرة برضو البيع هنا زي منار بلوكل ايه المكان يعني البيع هنا حر من ايه لزمان معين يحرم فيه ايه البيع وقت الهداء الجمعة السين برضو ايه النهي عن صوم يوم العيد هفهول معنا وهكذا التقسيم ده بالاسطلاح بالمست... ده بيفيد الحنفية شوية عشان عند الحنفية الحرام اللي ده ما يبقاش باطل عند الحنفية حرام اللي ده ما يبقاش باطل فعند الحنفية في خلاف في مسألة البيع وقت نداء الجمعة عندهم إحنا عند الجمهور البيع وقت نداء الجمعة ده ايه ده باطل ماشي عند الحنفية ده مش باطل ده يسموه ايه يسموه فاسد وفي حالة البيع وقتاً ده الجمعة بالذات بيقسمه الشخص يعني هو الشخص قاسم هيقسم لأنه باع ولكن الفاسد عندهم معنى إيه إلا بالطرف المترضين والإشكالية اللي فيها الحرام دي اتشارت خلاص عندهم البيع ده صحيح ففي البيع وقتاً ده الجمعة عندهم صحيح عندهم صحيح بمعنى إيه؟ يعني النافذ يعني يعني البيع تام خلاص مش هيك بس هو أفن بإيه التراثيب أما عنده الجمهور البيع ما تمش بش فلو أنا بيع لو أحد بعد لواحد أحد عربية بعد لقداني الجمعة فالعربية كده مش بيعت ملك الشخص ولا الشخص ملك الفنز فهم عند الحنفية البيع تم عشان الإشكالية أخلاك في إيه في وصف مش من زيته فهمنا؟ طيب طيب في تقسيم تاني للحرام لذاته والحرام لغيره وده بقى تقسيم بيفيد الجمهور بيفيد العلماء معظم العلماء اللي هو إيه بقى اللي هو الحرام لغيره حر لذاته ماشي أما الحرام لذاته بأرضه. حر للذات أما الحرام لغيره مع حر من يكونه وسيلة إلى حر يبقى حر اللي كانه إيه وسيلة الحرام مثل النظر إلى مفاتل المرأة الأجنبية. يعني تقسيم هذا الحرام لذاته برضو الحرام لغيره، مصطلح اصطلاح تاني عن اصطلاح الأولان. اصطلاح التاني ده بيقول إيه؟ إن الحرام لذاته هو محرم لذاته، فالقط محرم لذاته عشان ما قطل، الصالقة محرمة الزنا محرم لذاته، ثم الحرام لغيره ده محرم لإيه؟ لأنه وسيلة إلى الحرام. ترداري فيه للأصولين في إيه؟ <تصفيق> المثال لا، النظر إلى مفتن المرأة العلماء هو حرام شعر، صح؟ والنص حرام، صح؟ ليه؟ ليه؟ لأنه لا تقرب الزهن، لأنه يقرر إلى الزهن مفهوم بس طبعا هو, يعني هو الأفضل يقول مش مهات المراه مفروض يقول الايه النظر الى المرأة مش مهات المراه يعني عشان ممكن يقول النظر لفات المراه بمعنى ان يتمتع بكده ممكن يعني نتناقش بقى اللي حرام ذاته ولا الحرام ولكن النظر عموما سياكم ايه شو حته مفاهيم النظر الى المراه ده حرام شرعا حرمه شرع حرام الشرع صح حرام ولكن ايه حرام ليه وليه عشان هو في الاخر بيؤدي الى ايه للواحد ما ظالها فكذا فكذا فبيؤدي له يقع في الحرام الايه الاكبر منه اللي هو الحرام الزنا ده يدخل فيه بقى التمتع المحرم من مقدمات الزنا والزنا كل حرام فالتقسيم ده حرام زين ف ايه التقسيم ده العلماء قسموه زي برضه بدل ما نشوف الفقره ال 40 ما قال ايه حريم في الحديث الرابع الشهاده فقال إيه اللي فيه حرم لله في حرم حر نغيره فقال الشعر مثلا حريمه من المحرم والنظر حريمه من, حريم من الزنا تكريم؟ ده التقسيم بتاع حرام ذاته حرام بريده يعني عندما ينقل كده أصبر يقول التقسيم ده بتاع الوصول ده ماشي؟ فإيه؟ فقالوا بقى الرعاميات هيفيدنا إيه مسألة التقسيم ده؟ بيفيد في إيه برضه في المسائل اللي فيها تعرضات أو إشكاليات؟ ماشي؟ také jsme věděli, že jsme věděli, že jsme věděli, že jsme věděli, že jsme věděli, že jsme věděli, že jsme věděli, القسم الثالث حرام لليو لم ينص الشرع على تحريم ولكن حرموا عليه حرموا يعني بيهب كده يعني لا بأدلة من قواعد الشريعة بأدلة كلية يعني فأول حالة الحرام لذاته ومحرام الشرع زي الزنا والقتل والسيقة والمحرمات اللي هي لذاتها <تصفيق> ماشي؟ فلا الحرام لذاته ومحرام الشرع هي ليباً لو إذا استقراء الحرام لذاته المحرم الشرع تلاقي مشدد عليه تجريد كبير وتلاقي لا يباح إلى الضرورة والضرورة الكبيرة كمام على الضرطة للحرام بقمحة الحرام اللي بيديته ده مراته بس استقرار علماء للحرام اللي بيديته تلاقيه دايماً للضرورة لا يباح إليها للضرورة يكون درورة ديرة والثقيل الشرع نص على خيوة طروب كثيرة ده فيه طبعاً كل حاجة وليها نوادر بس الأغلب كده فيه ماشي؟ أما الحرام لغيره اللي الشرع تلاقي L-xara xarom, l-riju, fetlej južijizu, festakrox, l-riju, jmene, jmene, s sadet l l l l l l l l l l l l l l لما تكون الحاجة دي اللي تلزم الزيت الضرورة أو الح اللي أعلى في الشرع هام في الشرع من يعني خطورتها خطورة تركها أخطر في الشرع من خطورة ال ترك من خطورة فعل المحرز زي زي نظر كان باستقراء الشرعة لقي الأحاديث دلت على جوازه للخطبة. ماشي؟ الخطبة دي ممكن واحد يقول مش ضرور يعني مش ضرورة اللي هي معناه ضرورة اللي بتاعك المحراب زيادة اللي واحد يعني الدنيا ضيع وتع ممكن واحد يقول ما يا عم ايه يوصفوا هالو خلاص يعني النساء يوصفوا هالو خلاص ماشي؟ ولكن الشرع قالها وعليلها بإيه؟ الحديث بيقول إيه؟ النظر بتاع إيه؟ أنظر إليها؟ إيه؟ رجاء أن رجاء أن يردن بينكم ماشي؟ مورجاء يعني إيه؟ ده أقرب للموضوع يقرب المسألة أخرى ماشي؟ وهكذا فباستقرار المحرم من غيره ده لقوا العلماء اللي إيه؟ اللي هو بيحرم لحاجيات على حسب ضرورات في بقى يحرم ضرورات بس الضرورات أقل شوي وفي حاجيات لازم ينتبه الضرورات وفي حاجيات أقل شوية فاا فلأو اللي ما بيوجاز فعله بيوجاز لأن المصلحة اللي في الحال فلانية يجوز فيها فعله أكبر من فعله أفهموا معا؟ فلذلك الشعر عايز أما المحرم محارم لزات غالباً من الأشكال هل أن يقوم حرم زياده وقاليماً ببعضة الحرام إلا بقى في الضررات يعني ما تلاقيش كده للشرع في حالة من حالات أجازت ويه القتل أفهم معنى إلا ضررات ما تعيش في حالة من حالات أجازت السؤال إلا ضررات أما في المحرم الغير فلاقي في اسم مسألة أسهل شوك طيب إيه بقى الحرام لغيره المنصش الشرع على تحريم. Vlastně, když máme tu knihu, tak se nám říká, že máme tu knihu, která se říká, že máme tu knihu, se říká, že máme jezli našli, našli nějaké, jez, jo, ale když že ještě přidáme, že ještě přidáme, že ještě přidáme, že ještě přidáme, ماشي ولكن ده بيبقى في حاله الشخص ليه عشان هم لقوا ان الشرع حرم النظر النساء لايه لو غير الشاهه فطالما هو غير الشاهه كده ايه بمعنى حالات الحالات دي شاذة ماشي فالحالات دي ممكن لا قدر الله تعمل كده ماشي فبالتالي يحرم عليها ايه زي مساله النظر إلى امرض ماشي فانت ممكن ما تلاقيش نصوص في النظر العمري يعني استسام ما جاش كده ولكن تلاقي جمائيل وعلاماء قالوا حرم النظر العمري اللي بيشتهي فمان وهكذا حاجه امثله يعني, يعني استسام مش لاقي يجيب له دلوقتي بصراحه فسمعني بقى في بس ايه يعني ها تجيب المفروض بقى الحمد لله سنة تانية بس بممودين يعني مظام تانية فعيد هل تفهم؟ يمكن الحرام لديه هو القسم الذي تفهم برعيده يبقى أقرب للفاتوى منه للفاتوى؟ ها هو ده لديه بقى القسم الثالث ده بالأفاتوى مش فاتوى ليه؟ العصل وجود والأصل جواز بس يحصل عارض العارض ده من أجل العناء ودي بقى المسألة ايه القسم الثالث ده يبقى الفرق بين إيه؟ القسم الأول والثاني مسألة المراتب بتاع الدارات والحجية فبفرق إن القسم الأول والثاني يعني الأول القسم الأول القسم الأول والثاني حرام عاطل مش يعني إيه مش ما ينفعش يجي في وقت في مش حرام قسم الثاني حرام عاطل حتى لو حرام نغيره بس اشترى النصرة راح حرام يوم ويجي واحد يقول انا ما اشتهيش فما فيش مشكله انا زهرت لا نقول له حرام برضه عشان الشرع نص على تحريمه في نص من الشرع على تحريمه فهيبقى حرام حتى لو انت من احكام النادر زي بالظبط في الرخص حتى زينا بالظبط في الرخص بيرخص حتى لو انت من احكام النادر يعني السفر ايه انت بتخش في الصلاة صح لكن الشرع نص على ايه قصر الصلاة فيجي واحد يقول انا في السفر ما متعشش يعني مش لازم اصلي يا عم هو مش فرح نص فبقى النص ده هي... هي... هيبدأ عاطون سواء المشاقة موجودة أو مش المشاقة موجودة مع ان الموضوع حكمته لإيه؟ المشاقة مش علته عيدته الصفر بس ح... حكمته إيه؟ المشاقة لكنا هي ضد الصفر لعن فيه نص مش سريعة محكمة فبقى ما فيه نص يبقى ضد الصفر تبقى عمره هو إيه؟ يوصل في الصين وهي ضد الصفر مبيح للفتر طول العمر حتى لو السفر ده ما فيهوش المشقه اللي بنقال له حكم بايه بجهاز السفر ليه قال ان في نص خلاص ماشي نفس الكلام في مساله الايه اللي حرام الحرام والحرام لغيره هل الروبه ع طول حرام ماشي أما اللي هو القسم الثاني أما القسم الثالث قالوا الحرام لغيره اللي حرام على البنات فهيبقى حرام عند وجود الزريعة اللي بتؤدي الى الحرام وعند ان اول ما زرع ده يمشي هيبقى حلال ماشي ففي حرام لغيره قد يعمم في زمن من الازمنه زي مساله الامرض مثلا فتلاقي كتير مثلا يقول لك لا بالاصل في الزمن ده الامرض ده مش بقى حرام ولكن هيظل لو واحد بيشتهي الامرض يبقى مش حرام علي. عشان هو اصلا ما فيش نص في تحريم هل ولكن بعض العلماء يقول لك الأمرض كذا عليه عشان المسألة العامة ده بالواء الأصل اللي بيشوفه الأمرض ده وإيه؟ وإيه؟ وقد يكون الحرام لغيره من على العلماء ده لعرض؟ ده لعارض لواحد شاز فنقول لهم تعرام عليك تبص المحرمات أما كل الأمة يقول لها تبص المحرامات عشان الأصل الجواز المدار محرامات هل تفهم ده لو العرض يمسكين من الزيانة لا أكيد أفاده رد. ليه؟ عشان الزمان ممكن يتغير. ودين مشكلة اللي إيه اللي من أملها بيحصل مخربعة عند كتير من الآخر المدرسين. فهمين قصدي؟ يعني سألت اللي إيه اللي المجلس الشعب الانتخابات انتخابات مش عارفين مش عارف عارفين ما الحاجات دي كلها حرام حرام ليه؟ لإن كانوا مثلاً في زمن معين لازم تتعامل بالطرحام. فأكيد أضرب أفاده حرام. اللي من سال تاني. ناشي. فممكن في الزمن ده يقعد العلماء يفتو ال... الشيء ده حرام الشيء ده حرام الشيء ده حرام وبعد كده هو أصلا الفتوى كلما بنى على إيه على العلّة، العلّة تنتخد خضراء أصبحت حرام أفهم معنى؟ وهذا كذلك ففيه حرام الناس شرط حرام فده يظل حرام إليون القيم وفيه حرام بيحرم العلّة بيحرم للعارض بيحرم لحكمة الحرام أن يحرم لحكمة ده أول ما تزول العلّة والحكمة يزول عن التحدي أفوال معنا أو لا؟ وبرضه مثلا زي مسألة الفخز مثلا فالفخز حرام ولكن إيه؟ حرام لديه مشي ففيشاهد العورة المغلظة أكثر من التجديد في الفرز، فضرورة كشف الفرز أخف من ضرورة كشف الإيه العورة المغلظة عند كل العلماء حتى اللي قالوا إيه بتحريم إيه كشف الفرز وذروا ومرروا علماء. فهموا معنا؟ فهمنا ولا لأ؟ معاكاس. ده الشخص خد وجهه طريقه <ما> هو <اللـ تصفيق> لا ماشي ما هو ما اسف معلش انا كنت فجرت اول فكره بس ماشي يعني طبعا انت عايزين الكلام دي فيها خلاف انا كده صح ماشي الخلاف مبني على ايه مبني ان في حديث من هو غلط في قولنا ان احنا القران ايه عوض باحاديث كشف عن خطا نجم فحصل خيار ده من على الجمهور على الفرضي عرض نجم الجمهور على الفرضي عرض وحمل الحديث الثاني بعضهم قال إذا تعارض أدلة وفزت عارض أدلة يبقى قوله أقل من فعل يعني النص في ايه؟ في ال الغضف وهذا نعم أما الفعل فذا إيه فده فعل قد يكون على وجه خصوصية قد يكون كذا قد يكون كذا قد يكون جزء نجم وبعضهم قال El, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, عاد خارينا على إنه دي حاجة يعني هم قالوا كذا قالوا دلوقتي ريت أنا عندي حديث بيوغات الفضان يفتنا الفضان عمر وحديث صحيح ماشي؟ وحديث ثاني بيقول لنا النبي الله عليه وسلم كشف عن فاضي هذا هذا هم غلطش يعني هم واضح شيء بس هو أصله الحديث إيه اللي كشف عن فاضي اللي أبو بكر وعمر وما جيزنا عثمان فا إيه أبو بكر وعمر عارفين حاجة يعني إنت يعني هو مش واضح ان الحديث بيقول لو حصل ده بكره هنكمل يستدل الحديث كله في دليل اللي سيدنا عثمان تستحي من الملائكه فهو دلوقتي عنده تعرض لله فبالتالي بيجمع فبيقول لك ده حرام لغير فحرام لغيره ممكن يجوز لبعض الحالات فبالتالي هنعرف ان الاصل انت المفروض تغطي عورتك ولكن لو في حاجة لهذا هي دهفه ايه تستكشف ده الجمهور ده يعني كلام الجمهور مجادله الجمهور في راي ثاني اجاز خالص اللي هو زي عزم أو يعني فما أنا وفي ده ده وسط شوية بعض الملفيات ذهب وليل لما قسموا بين عروة مغلظة يعني بعضهم بقى قال الصلاة فرق يعني قال اللي ده ممكن يحنا على الصلاة وذا ذا رحنا على الصلاة بعضهم قال إنها على يعني عروة مخففة دي يبقى مقه المغلظة تبقى حرام و قال العروة دي تبقى حرام خفيف أما العروة المغلظة فبقى حرامت ايه كبير ففي الاخر كله في الاخر منتفق على ايه على حتى لو قلنا اللي تكون حرام فده خفل ايه فاستعم في الزمن بدعنا ده مسألة الفقد دي يعني قد يكون فيها اشكالية برضو من ناحية الشهر فالاصل الافضل فيها المنع يعني الافضل فيها اللي يكون من العوامل يعني منتشر ببينهم فس درائيه نعيه درائيه نعيش ما عرفوا شكله يعني كل عام ومتشم بينهم المسألة اللي هي غلط الأفضل فيها اللي هي غلط غاضر الدنيا ما تتتتعرش بقى وتبقى الدنيا بقى افهموا طيب المسألة الثانية التضاق بين الحرام والواجب طب اللي هو المحرم وصف قام به ذلك اه ليه هو مش عامله قص لتالب فين وصفه قام الحرام لغير قال وصفه قام به لا للذاته مثلا واحد يصلي مثلا في سوب ناجس ده, ده وصفه قام بالسوب اللي هو قصد به أم لا؟ أنا عايز أقولي يعني مفيش حاجة التحليم لوصف قام به لذاته؟ عصر هو هنا قال الحرام لذاته اللي لمفسدة فيه ما قالش الوصفه قام به لذاته لا أقوين؟ لا ولان ده المفسدة فيه هو نفسه. <تصفيق> الغازي مش ممكن يكون في حكم معين المفسدة فيه يعني ال الوصف قام به الذاتي مش لغيره <تصفيق> اين هو ايه؟ الوصف قام به الذاته دي لازال قتله الذاتي هي معناها مفسده في الذاتي وذاته دي دي اخدام ذاته دي يعني رقمي احب رقمي يعني انا دلوقتي احمر حتى نين عن ايه راس وايه وادين ويبليل وبقهم كذا كذا دي ذاتي فالقاتل محرم لذلك. معناه حاجة الأوصاف كلها فيه فيه هو. يعني. صلاة الأرض هو هو صلاة والارض مقصوبة يعني, يعني يعني يعني أقدر أقول فيها متفك يعني دي حاجة ودي حاجة. طعم. غير مسألة إن واحد صلى صل بنفس. لا زي إيه يعني. وصف قط. دي, دي, دي مسألة ده ده يعني هقولها ما شاء الله جيد يعني دي جاية بس في التقسيم ده اللي حرام ذا غير وذي اللي هو تقسيم حرفية ده. دها تقسيم لأ يقصدوا يدخلوا فيه بتاع الثوب ويدخلوا فيه الصف المخبرة ويدخلوا في البقعة وقت النداء الثاني ويدخلوا في الصوم يوم العيد دخلوا في كل ذا دخلوا فيه الاثنين الصف في الثوب الناجز دخل هنا عندهم عندهم <تصفيق> هم بس مش عندهمهم ما <تصفيق> كان عندهم هما. ماشي الصف الناجز دي كل اللي هنتكلم عنه صل الله هنتكلم عنه اسموه شوي إيشي يعني دي كده تبقى حرام أصلاً عارف مش منضبط شويه هو إيه لا من زيد هم طب ما دي هو هخش جواه هي اللي هي في صلب فيها اللي هي واجبه او استحبة ولكن لما حرمت هذه الصلاه حرمت لان الثوب مش عشان في نص على ادائها إن, ان ما ينفعش اصلي في ثوب لكن ما فيش نص في نص على ان ما ينفعش في في نص ما ينفعش في وقته عند مخصبه مثلا ماشي ماشي ما لك هو تقسيمه هو نخل النين انت عايزني احلف يعني هو ده تقسيم الحنفيه تقسيم الحنفيه في الجزء الثاني ده اللي دخلوا ال22 هنقولهم يبقى 22 الاثنين الاثنين العلماء الجمهور فرقوا في مساله صحيح الباطل دي هنقولها نارين المحرم الوصف ماشي الوصف دوت موجود في الحكم نفسه في الشاء في النص زي الصراخ الاخبار والباطل الايه الثاني قالوا ده وصف الصراخ الاخبار باطل أما الصلاة للأرض المعصوبة فدي في جهتين، في جهة ليه الصلاة وفيه نهل عن الغصب بس الوصفان مراشفة حديث قال لنا أنهياكم عن الصلاة للأرض المعصوبة فحدي قلت كده أن إيه؟ الصلاة للنفس ما هديه مسألة أنا إن شاء الله يعني فعيني الأرض؟ أهلين يجيبا؟ يجب أن تقصدوا بس نجاية لا تستعجوش مش خلاف لا مش خلاف الأرض لا لا خلاف معناه مش لا لا إما عليها عمل كتير. ماشي التضارب بين الحرام والواجب. أي <تصفيق> يعني. ماشي التضارب الكبير. بالوقت يعني يعني بلا فهم اصل العمل محض مش هو في نهدي عن العمل ده يعني مثلاً في الصلاة مش لسوا جمزة حلقات وتسهل. جوات إيش شرعناها عنها بذات. تمام إيش شرعنا عنها بذات. تحت البنت يعني عشان إن شاء ولا تحت يعني هل عنها بذاته بذاته؟ حبيبي في تقص التقسيمين مختلفين عشان ما تدخلش دي, دي ماشي التقسيمين مختلفين ماشي التقسيم الاولاني اللي هو مكانه سهل في ذاته ورقم اثنين اللي هو ما تكون مسطو لشان ما أصلًا قام ذاته ده تقسيم مختلف خالص عن التقسيم اللي أنا أتكلم فيه اللي هو ما كان حرم لذاته او حرم لانه وسيله المحرم ده تقسيم وده تقسيم دي قصه ودي قصه فما ندخلش التقسيمين في بعض ماشي تمام كده في أي مشكلة؟ طيب التضاد بين الحرام والواجب الحرام ضد ضد الواجب والناهي ضد الامر ولهذا لا يمكن أن يكون الشيء الواحد بالعين حراما ونجباً مأموراً به منهياً عنه من الجهة الواحدة يقول إيه؟ فيه مسألة العلماء الكلمة فيها كثير قال لك إيه؟ إلا الحرام بالأصل فيه اللي هو إيه؟ ضد الوجه إنه بالأصل فيه اللي هو إيه؟ ضد الأرض ماشي؟ فالضد هل ممكن الشيء يجتمع فيه ضدين؟ ماشي؟ ولا لا هو إينا ضد ضد يعني أقرب النقيد يعني في المنطق مش أصده ضد ضد ضد ولهذا يمكن أن يكون الشيء الواحد بالعين حراماً واجباً مأموراً به منهيه عنه من جهة الواحد يعني ويقول إيه الشيء الواحد ما ينفعش شيء أحرام واجه في نفس الوقت الشيء الواحد بالعين وما ينفعش شيء مأمور به ومنهي عنه من الجهة واحدة نفس الوقت أفهم معنا؟ ده كذلك وما قد يبدو أنه كذلك فإما أن يكون واحدا بالجنس، لا بالعين كالسجود، فإنه إذا وقع للصنم كان حراما وإذا وقع لله كان واجبا أو مندوبا، فهذا ليس من الواحد بالعين، بل من الواحد بالجنس أو بالنبع. وإما أن يكون الواحد بالعين له تهتاني تنفك إحداهم عن الأخرى، فيكون حراما من جهة المطاعة من جهة أخرى، ومثل له بعضهم بالصلاة في الدار المقصوم. فإنها من حيث كونها صلاة طاعة لله ومن حيث كونها في دار مغصوبة معصية لأن الغصب محرم ولذا قالوا إنها صحيحة ومجزئة وعليه اسم الغصب ونغيروها أن يأمر السير عبده لخياطة ثوبه وينهاه عن دخول دار بعينها فلو دخل الضالة وخاص الثوب استحق الملح على خياطة الثوب يستحق اللم على دخول الدار ماشي يبقى الموضوع دبائيه هو أول قاعدة وشرحها رائعين القاعدة بتقول إيه؟ وما قد يأتي الحرام ضد الواجب النهي ضد الأمر ولهذا لا يمكن أن يكون الشيء الواحد بالعالم حراماً من الجبن مأموراً به منهياً عنه من جهة واحدة فهو حط في القاعدة دي حاجتين أول حابة قال الواحد بالعالم يعني قال الواحد وخلاص قال الشيء الواحد بالعالم الحابة التانية اللي هو قد من جهة واحدة ماشي؟ تفسير الواحد بالعلم. المسألة دي عاملة مغبطة كتيرة ومن أجلها حتى النهاية خذ الفساد والبطلان يعني ناية خذ البطلا من أجلها تعرف أن فيها اختلاف كبير جدا والمسائل دي مبني عليها يعني أشياء كثيرة جدا في المسائل الفقهية ممكن يعني أخطر من نيات المسئل. نجي نساءات النهاية خذ الفساد. فبيقول إيه؟ بيقول له هذا يمكن يكون الشيء واحد بالعين حرام واجب فممكن ممكن تقول له ايه لا الشيء ممكن يبقى حرام واجب تقول تقول له ازاي يعني لك زي. فتقول لي السجود السجود لله واجب صح والسجود للصنم حرام فقال أيوة ايوه بس ده واحد بالجنس يعني جنس السجود فجنس السجود الجنس نفسه اه ممكن يبقى منه افراد الجنس ده منه ايه الأفراد، الأفراد دي منها واجب ومنها ليه؟ المحرم، ومنها مستحب، ومنها المباح ومنها مقبول، ماسي؟ ولكن إحنا نستطرد الواحد بالعين، ماسي؟ فلا يمكن أبداً اللي الواحد بالعين يكون واجباً، محرمه في نفس الوقت. الواحد بالعين زي إيه؟ زي سؤد الصنم. سؤد الصنم ده ينفعش الواجب، محرمه في الوقت. صح؟ Soudí, že je hra, ten aspal je den. El Qadfi nemůže se objevit, Bohravle se dá. El Qadfi je hra. Něco. je hra, takže. Takže. Takže. هنا my jsme měli, když jsme měli, tak jsme měli, a my jsme měli, a my a my jsme měli, a my jsme měli, a my a القيام حكم أصل مش فاتوى حكم القيام واجب ولا مش واجب فمش ممكن يبقى واجب ومش واجب في نفس الوقت فما صدي ولكن فهم نسأل فهم فبيقول إذا وما قد يبتوا أنه كذلك فإن يكون أحدهم بالجنس زي جنس السجود كده لا بالعالي زي سؤال لله كواجب أو سؤال الصنم حرام فإن هو إذا وقع على كان حرام وإذا وقع لله كان واجبا أمر دوم فهذا ليس من الواحد بالعالي لو سجود يعني بل من الواحد بالجنس أو بالنوم مجد؟ وإما أن يكون الواحد بالعين له جهتان تمفكوا إحدهم عن الأخرى دي بقى هذه من, من, من, من, من جهة واحدة يعني يغيث مجد السلاح والحد أن يمكن어줄ما إلى البيت أن يوجدوا بشيء العين يظرع الم惜سور اv ال واحد analysts ن Eye Quaker البداء STAR ans Dilés nanoic Nydal 부adhusoi equipped advise calma se vularon ش Relatiftycznie. فيكون حراما من جهة وطاعة من جهة أخرى. زاي الصلاة الضال اللي إيه المقصوبة؟ فقال الصلاة الضال المقصورة حرام ولا مش حرام. كل العلماء على إن الصلاة الضال المقصورة حرام. ولكن حرام من إيه؟ ولكن هو حرام إيه؟ حرام إيه؟ من جهتين؟ يعني في أصل يعني هو هو في جهة منه حرام في مش ماشي؟ وإما يكون الواحد بالعينة وهي أنت فيك عدونا أخرى يكون حراما من جهة المطاعة من جهة الأخرى ومثل له بعضهم بالصلاة في الدليل المقصوم فإنها من حيث كونها صلاة طاعة لله من حيث كونها, حيث كونها في دار المصور ومعصر لأن الغصب محرم وإذا إنها صحيحة ومجزئة وعليه اسم الغصب فهم معناها ما كان معنا غيروها أن يأمر السيد عبده بخياطة ثوبه منناه عند دخول الدار عينها فلو دخل الدار وخاط الثوب استحق المنحه على فته الثوب استحق الذم على دخول الدار ولكن ايه في حته ايه اللي برضو يعني الصرافه الداله المقصوبه هو ايه هو مذموم مذموم مذموم عمر ايه ولكنه بيؤدي طاعة يعني في بيؤدي طاعة وفي نفس الوقت دخلها في مصر فمال فهمان في بعض العلماء اللي هو من جهة الوصله هو صلاته مجزأة ومثمر من جهة اللي هو صلى في الدار المقصوده يعني ضرب يعني صلى في الدار المقصود ففعل المحرم وأثم ناسين وعلاماتهن اللي هي وظهر بعض العلماء إلى أن الصلاة في الدار المقصوده ليس لها إلا جهة واحدة ناسى اللي هي جهة واحدة فلا يمكن أن تكون صحيحة وستدروا على ذلك بأن الصلاة عبارة عن قيام وقعود وركوع وسجود، ولا بد لا لهذه الأفعال من مكان تفعل فيه عادة فالمكان شرط عادي لأداء الصلاة فإذا كان المكان منهيا عن اللبس فيه كان البقاء فيه حرام وجميع ما يفعل فيه برطلا محرما لا يمكن أن يكون طالب يبقى أن يبقى مع المبع الآخرين إلى أن الصلاة في الضار المصوبة من يجعل بها واحدة فليمكن أن تكون صحيحة؟ ليه؟ قالوا الصلاة برعاً إيه؟ قيام وقعود وركع وزني ولكن بهذه الأفعال هم تفعل إيه؟ في مكان عده معدناش حديث أو بيقول لا يجرز الصلاة في الضار المصوبة معدناش حديث أو بيقول لا يجرز الصلاة في مكان محرم مفيش حديث أو بيقول كده ولكن هم بيقولوا ايه لابد لذذا حامل المكان تفعل فيه عاد فالمكان مشرط عادي لأداء الصلاة ماشي ليه عشان لابد من مكان تفعل فيه عاد بس مو شرط عادي يعني خلنا نقول فإذا كان المكان منهيا عن لبس فيه كان المبقاء فيه حراما وجميع ما يفعل فيه باطلا لا يمكن أن يخون طاع فمعا درا ايه طيب هو في الحقيقة, الحقيقه يعني ان المساله دي خلاف الثلاث خلاف الثلاثه مش ايه مش مش مش اثنين هو واحد بيقول اللي هو مساب من جهة الصلاة عاصي من جهة الايه الصلاه الايه العصب وصلاته صحيحه واحد تاني بيقول لا هو قاسم عشان صلاة فضله مقصوره قال ان صلاته صحيحه ولكنه ليس معنا واحد تالت بيقول اللي هو خارج على باله الصلاة ما بطل يعني هو آثم وما فيش تواخارس وليه بطل ده الخلاف في المسألة دي يعني عشان بس بتوقف عشان نتكلم عن محارب عشان نتكلم عن بطل قائل التاني اللي هو آثم ما فيش توا يعني هو مش هيك فات هو هي الصلاة أجزاء بمعنى اللي هوين بس صل على باله ولكنه آثم ده ميروش ثواب مش هياخد ثواب هو, هو, هو يعني هو فعل الاداء مدوء اه باسم بس مش مدوء اسم مدوء اللي هو ما صلاش اسم اللي هو ايه اللي هو صلى في مكان المحرم صلى في دار المصر. ولكن مش هياخد اسم اللي هو ما صلح. يعني مش هيتعاقب اللي هو ما صلاش القول الثالث عندهم اللي هو Uvalehku vdan, tarp s salihku. Kulman? Uvalehku vdan, kulman? Uvalehku vdan, kulman? Uvalehku vdan, kulman? Uvalehku vdan, kulman? Uvalehku vdan, kulman? Uvalehku هو ايه اللي هو يعني لا يعذب في اسمه يعني اسمه ده مش اسم ترك الصلاة مش اسم لوم صلاة شيء طب هذا يعني يأسى من الغصب ولا للصلاة في النص لا يأسى من الغصب على يعني طلع صلى البيت عليه لو طلع بره البيت يعني البيت يعني كل كل صلاة كل No, chci vysloužit ostatní. E? Ano, je kouře. Ano. Je kouře. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. Ano. ايه استعمل الغرض المقصود استعمل الحاجه المقصود اللي هو على استعمال صح لي جمال عليه استعمال الشيء المقصود ده في اي حاجه يعني اللي بيقصد اللي بيقصد بياخد ذنب المقص وياخد ذنب اي استعمال للشيء المقصود ماشي انا لو انا ذنب في ده لا ده كلامه ده رايوم ده خالص ده حته كام دي ما لهاش بس هو ظاهر ان هو يقر على الصلاه يعني ورقه الصلاه وال... على استعمال الارض الأرض ده القول الاول عندنا لا القول الاول الحنبل عندهم ان الصلاه بفضل ويقسم على ال 7 يقسم على الاستعمال ويقسم على كل حاجه كده <تصفيق> خالص ده اللي عندي عندهم اتفضل عندك القول الثاني يقسم بالصوت تاني يعني الصوره دي فاهم دي فخر يوسف اللي احنا قلنا صح حرام حرام ده انت اسبق على انهي على اللي هي قاسم الاولاني بتاع هو التاسيم نوع في الاحصاء ده طالع على مدى مش الحنفيه هو قاسم وتقسيم احنا هننوه شويه من جزء الكتاب اللي واحد اللي هو 1 و2 ده الحنفيه ده الحنفيه, ده الحنفية. اه ده الحنفية. التأثير اما التقسيم اللي هو الحرام الحرام غير ده, اللي التاني اللي <تص> ده منهم الحرام. منهم فهمت, فهمت ليش كانت أغرق أغرق حتى إيه؟ حرامه على فيش كله يعني يعني بنبور حرامه وناعر يعني لو هو منهم من خلابه حرامه وناعر تقسيم تاني من الثعلب ده من الثعلب دوت جزاته عنه بالشرف فحاطهم بطن الصلاة لا لا لا التقسيم التاني مش داخل يعني ما دخل في المسألة تعرفنا ما, ما ما اعتبار في المسألة بتاعتنا التقسيم التاني ما مش على التقسيم اللي <تصفيق> <ده بيزن تصفيق> هو موجود على ده هذا ان هو دي ده عند الحنفيه عند الحنفيه التفصيلي لا دي هي ده بس عشان لسه ما وصلت ان انا اقدر اتكلم عنها ان شاء الله دي في الرنه في مين اللي بيستعمل الغص في الثلاثه كل واحد اصلا له اسم هو هو فرق لي قالك اللي هو ايه التضبع الحرام ولا هل ممكن يكون مثبت جهه حرام من جهة نشوف هو هو هو عامل كده هو قال المساله دي عشان تتفصل إنه <تصفيق> إعمال المخصوم إنه إعمال المخصوم عند الكل حرام ولكن هو المسألة دي جاية ليه جيبها ليه هو هناك هل ينفع يبقى يفعل واحد شيء و عليه من جيهة و عليه من جيهة ينفع و ينفعش هو صحيح و ينفع في مش إيه حتى لو ممثلنش من الصلاة فده المخصوم لأنه ينفع كتير في البيع والشراء هو يبيع حاجة يعني بيعمل حاجة كويسة ويدخل يدخل بيع على حرام زي مثلا في حتى في الارضعين نوية حتى الأول الشخص اللي صلّه ماشي؟ وبعدين رأى في الوصف مش في القصر مش هلنا بنقول إنه هو إيه؟ صلاته صحيحة يتساب على الصلاة ولكن يدخم على مبتاة ماهين دي المسألة لكن عند الرأي بيقول ما ينفعش خالص عنده لا تبديم عشان كده لبقى رأيه برضو في الارضعين نوية لبقى تقريب حدث الأول طبعا انا اخد بالكوا دي دماغي يعني انت طلعت فقعدت لاق الاصوله الماخوده دي حاجات كده بس تشغل بالك انا قصدي يعني هتلاقوا في حاجات كده في 40 اتحطت كده موجوده في الاصول اه يعني قوية يعني انا قصدي ايه الفرق بين الثلاث مش قوبلين يعني احنا الكلام على حالة الثلاث اقوات دلوقتي طب كده الاولاني دي والثاني زي بعض ازاي بس, زي بس. التاني مش يساد هو الاولاني بيقول يساد من جهه الوزن ماشي ويعاقب من جهه اللي هو ايه يعني, هما يعني هم ثلاث حاجات ثلاث ه... يعني هو في, في حاجه او في حاجتين الثاني يعاقب في في الثلاثه وصادات هو لا هم ما احترش هو الاستعمال ده الاستعمال اللي بيقوله يساع الصلاة. انا أقول إذا كده في فرق إذا الصلاة مستعماه؟ عند الأولين. عند الأولين. ما ما عند التاني والتالت ما فرق. التاني والتالت ما فيش فرق. وصله فكده يعني أحسن من الجيال اللي هو صلاه قدر في ما زين؟ ماش مش مفهوم. طيب وبيقول إيه؟ خلاص. استعمال الهيدين عامل مشكلة. في استعماله؟ استعمال المقصود. يعني هنا ما هنا؟ إنهوا لنا الأولين يقول بقول إن كل شرط بحظره استعمال المقصود. عشان كده قالوا محرم. ما الأولين يقول حرام من جهة حرام من جهة إيه؟ من جهة استعمال المقصود. زي بزات الدراة في الصلاة. ماشي؟ هو مثاب من جهة الوصله. فأصل صلاته صحيح. أصل ليش؟ هو دخل بنية صلاة حتى. ومحرم من جهة اللي هو خشع عشان الشيخ. فهم؟ على قول التاني تع الصلاة ضمن قال لك لا هي الصلاة هو اسم صلاة صحيح بس بدون الاسم ده يا أخي تواضلو السامن آه إيش هو بس إيه بس مش هيساب صار يدورنا ولا ما مش هيساب هيساب خاطر وبرضو على مسألة الرياء بعده يبقى عنده مشايشات على الصغر هو الصغراته دي قاتل فيها بسه مجزئة ففيه فرق بينه وبين الأولاني في حتة الإفادة وفرق بينه وبين الثالث في حتة الإجزاء وعنده مجزئة صغراته مجزئة صغراته صحيحة كفهم معنا؟ طيب بيقول إيه بقى وصحيحه أن الواحدة بالعين إذا كان النهي ليس منصبا عليه بذاته صبر عليه ذاته زي, زي القاكب والزنة كده ماشي ولا على هيئته المكونة من الفعل وصفته لا يطر وإلا كان باطل ترسيت هذا ايه؟ ترسيت أرى ما يجبت لا بس خليكم عليكم وعليكم عليكم في الأخير اللي أصدقكم المؤمن إن شاء الله نعم بالو الظهيح ماشي أن يرى أحده بالعين إذا كان نهل أول أحيش اشترط أول عشان بقى بأيه عشان يقول عليه في الآخر لا يبطل اشترط اشترطين اول حالة اذا كان النهي ليس منصبا عليه بذاته ماشي في اول حالة دي لا ترى على تأسيم الاولين انت انت اللي انت عايز ماشي يبقى في نفس ماشي يبقى اذا كان النهي ليس ولا على هيئة المكونة من فعل وصفة لا يبطل فخذ حتى من الثانية عم فخذ حتى من ايه نقطة ما كلها ماشي فهمت لا اه يبقى النقطه دي بقى سكت تسويته كامله فان شاء الله هو الوصف ده انت ايوه بيقول ايه لو فينا النيه الجرم والنيه مصابا عليه ليس مصابا عليه جنايه يبقى خرجنا بقى قرطون الزنا والسرقه وخرجنا إلى حديث اللي هو عليه ولع الهيئته المكونة من الفعل وصفه الات طيب وإلا كان باطلا يبقى معنى معنى هيئة المكونه من الفعل وصفه يعني نرصم نهانة عن الصلاة في المقبرة ماشي؟ فالناهي هنا مكون من الإيه؟ من الفعل وصفة دي. يعني مكون عبارة عن حاجتين في بعض الصلاة في حالة اللي هي في الإيه؟ في المقبرة فعنده الصلاة في المقبرة بغربة، ليه؟ عشان الناهي نصب عليها صب عليها على إيه نهي دخل قال إيه أنهيكم عن الصلاة في المقبرة. ماشي. عنده البيع نهي عن البيع وقت نداء الجمعة باطل. ليه باطل؟ عشان النهي صلب على الهيئة مكونة من الفعل وصفته البيع الفعل وصفته اللي هو في في يوم الجمعة. ماشي. زي الحديث نهى عن بيع المنازح نهى عن بيع المنابذ. ماشي. هو بيع دفع. ماشي وصفته اللي فيها ايه ملامسه ومنابته ماشي والنهي ينصب على الاثنين ينصب على الفعل المكون فبالتالي يبقى أما بقى لو النهي ما انصبش عليه بذاته كانت نائسه على بذاته ولا على هيئة المكونه من الفعل وصفته لا يبطل زي ايه الصلاه الضال الايه المقصوده فإحنا ما عندناش حديث بيقول لنا انهاكم عن الصلاة في الدار المقصوده ما عندناش حديث مين ايه أنها يبقى عن الصلاة الضالة المقصوبة، ولكن ايه؟ ما فيش ناس يقول كده، ولكن في حديث في حديث بتنهى عن استعمال المقصوب وفي حديث بتأمر بالصلاة ماشي؟ فلهذا ده ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش باضل فلولده في الشاعر المسألة في الصلاة في الضالة المقصوبة ليس فيه من عم صالة اللي هو ليس النهي من صبم عليه بداية يعني مفيش عن الصلاة ولا عن الصلاة في الضارة المقصودة يعني مفيش نهي منصب على الهيئة المكونة من الفعل وصفته بل فيه الناهي عن الغصب والأمر بالصلاة فالجهة مفكة فتصح الصلاه ويأثم على الغصب ماشي؟ إيه؟ ده عالية مذهب <تصفيق> لا ده مذهب الجمهور لا الحرامة مش كده؟ لا, لا عندهم يتنقل صلاة بطري هوا يقولونه الصلاة مش بطري عسر دوسام الحالة من الجمهور في ساعة 13 شهرات لا أه عم بس التوران فلغمش بعد اي بقت الاشتاب قال على على أنا كان عايزين الصبورة وطاعت النحو دي ذاتي الدنيا شوي و الصبورة قبل الأصول كمان يا شيكو عاما ماشي نجيب الصبورة قبل الأصول بحيث عاد نحتاجها صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح لعندك حق صحيح مش هلنفع <تصفيق> طيب طيج اما نزيد خلص على رجل نعم الحمد لله طيب ليه في على الهيئتي المكونة ان الفعل وصفتي ليه ما قالش على صفتها رضيه من ان مش الهيئة اللي مانعه لا هو يعني هو الهيئة دي هو نال عن هيئة الهيئة دي مكونة من حاجتين من فعل وصفة تفهم لو كان لو كان نهى الصفعة على طول ما خلاص الصفعة مش يفهمي مع إنها أصلا محرمة تمام؟ فأما إذا نصب النهي على ذات المأمورة به فيكون ايه؟ لا هو صح يعني هو أصلا ناس خلنا نه على المطع يعني آه آه آه نيش أما إذا صب النهي على ذات المأمورة به يعني يعني إيش حصل في الشرح اللي ربنا أظهرناه حي أو أجزلناه حي؟ وبعد كده نهى عنها والنهي ذا كمصب على ذات ما به في ده دي مأس خلا كان النهي عن المطعة في النهي عن نكاح المطعة إيه? ده نهي عن زن المكاح المطعة صح؟ في النهي عن المتعة لبعد الأمر بهم في النهي عن نكاح المطعة إيه بطر <rium> <ska> Lé, <schnell> až na náhý, nucává na modře, náhý, až na náhý, náhý, až na kámen modře. Cože, takže tak. To má. A také, když je náhý, ižá močový, má cestu. Náhý je, je náhý, je náhý, je náhý, je náhý, je náhý, je náhý, je هند إيه... إنت هتلمي بتعاديت والحل اللي هتلمسها الحل لية هتبقى بتعادك النبي صلى قال إيه أنا يقوم يعني نحن النبي صلى بيع من المسل. ماشي فكذا إيه فكذا في موصوف اللي هو البيع مع صفة إلين من الناس وأنها عن صلاة في المخبرة الصلاة دي موصوف وفي المخبرة دي إيه ولا حوي فالمنهي عنه ضوطي فانا في الحاديث مني عنوي بقى الواحد صلّف مخبره واحد بايع بيعنا بس من ذا البائع لضوطي والصلاة ضوطي من الرأي الراجح ماشي من بس من بس ومن بس أوين بعض واحدة يلمس والتانية ال لا اللي هو ايه؟ كان ينهي ينهي من الضارة بتاعة اه يعني انا من غيره يعني اه من كده وانها المالة بتاعة فده فيه ضرر انا ديه بنقولي النهي على الموصوف مع الصفة مثل الصلاة المخبرة طب النهي عن الصفة نفسها لو الصفة امتفت خاص الصالة مش منهي عنها هل يبقل موصوف مع الصفة بص هو كلمة الموصوف مع الصفة الأدق منها ان احنا نقول ايه على الهيئة المكونة من الفعل وصفة. أو برضه الهيئة المكونة من الفعل وصفة. أو برضه الصفة لو انتهى. جب الفعل, الفعل نفسه مش ما تعم. ها؟ هي الهيئة المكونة من الفعل مش موجودة. هي كده مش هي الهيئة على الصفة مش على الفعل. أيوة لو انتهى. خلاص الصفة. ماشي هو يعني هو الصلاة في المغارة أمر عملت حاجة هني في يعني إيه يعني هالواحد يقول ايه الحديث بتاع النهر على صلاة المقبرة؟ يقول لا على النهر عن موضوع المقبرة؟ لا هو النهر عن صلاة المقبرة. فهمان؟ يعني شرحها يعني حرب عتيق السفه. بس التأسيم بتاع النهر المكان اللي كناه صفة دي قالوها عشان يردوا على الحنفي. الحنفي استدلوا قالوا ما قالوا اللي الصلاة في المقبرة دي. عبارة عن حكتي صالحة زي الجراد التعبار المعصور وصلت الى من اول قالك ليه صالحة و ايه وصالحة مخبرة فالصالحة هو فعلها اتقرقنها وصدح صلاحة ليه الحمدل على السلام الصالحة عملها بايه باركانها وصدح فصحيح عن طولها ليه كون في المخبرة ده نهي ايه خذ ذنب بس نبطلها ليه ما هو صلب أركان وسنة الأدلة بالدليل اللي الصالح هي أركان وسنوك الأركان هو جدت وسنة خلاص صلب ماشي؟ كونوا بقى صلب المخبرة يا عام حنا نقول له آسم ونعمل ليه بقى آسم حنا نقسم بس صوته صحيح لرأيهم هم كده فدليلهم برضو قبل فالعلماء قالوا لا ده ناهي فالغميور بقى قال لهم ايه ناهي ناهي منصب على الهيئة الهيئة دي مكونة من الفعل وصفته تفهم قضل من الشيء في الحال دي في تأسيمين بقى في فيه زي ما هو ايدع يعني انه هو الصفة وحدها او الفعل يعني النادي الوالد في الشرع ونصوص على الخامل بس هو اخطأ في حاجة اللي هو ايه اللي هو خلى النهي على ذات المأمور به جدا نستل منه النهي عن المتعة المفروض مفهوض النهي عن الكاحة المتعة نفس ما سألت الصلاة المقبرة و نفس ال اسمه ايه ده يعني هي نفس المطبع نكاعة حاجة و تجي وصف فيه اللي هو المواضح همواضحي هدي الغلطة بالله نقول تعديها و تنسعرف أنت فضلتها بس يعني دي غلطة عندها فهو الأجسال اللي تهدي كلها عبارة عن الهيئة مكونة من الفعل واسسك شو ما هديش هو في الوقت في اللي بيمثل اللي بيمثل اللي هو اللي بيمثل اللي بيمثل اللي على اللي اه بيشرح يعني عشان الناس عشان الطالب يفهم هو بيتكلم بقى اما اذا نصب ان هي على ده دي حاجه ثانيه بقى عنده مرتبطة مرتبطه لا يعني هو بيقول إيه هو الأول بيقول ايه في الاول قال ايه الحرام ضد الواجب ان هي ضد معموله لهذا يمكن ان يكون الشيء واحد حرام من ناحيه حرام وواجب معمولين عنه من جهه ماشي بيأرجو قاعدة الحط في الأول. وبيبقى ما يبدو وأنام كذلك. فالأيما واحد بالجنس أو إيه, إيه النهي وجهاتين. ماشي؟ وبعدين أن الوصف صحيح أن الواحد بالعالي. إذا كان النهي ليس منصبا عليه البيت. هذه أول حاجة. ولا على أي مكان من الفعل وصفته لا يبطل. وإلا ما ينس. وإلا كاني ما فبيقول بقى في الوالد الشرعي. مسألة الصلاة ضر ليس حنا عن الصلاة ولا عن الصلاة ضر بل فيه النهي عن وصف الأمر بالصلاة. لا بيمثل اللي سلسلة. فبيقول ايه فهو هي دراتي حط الصلاة ضل موصوب حاجة. والحاجة الثانية هنا بعد أما إذا نصبه الناي على دراتي المعمول. فهم؟ يعني هو على مس وبقى مس اللي أصل. آه. فهم؟ شو هذا؟ ليش مش فاضي؟ ليش؟ لأ اللي أنا بقوله صراحة من كانت في حاجة طقطقة مصلى. مشتري يعني نفس الصوين بس. ليش؟ فواد دراتي. يعني هو هي أما دي من عايدة على ايه هو راح. وقف وقال إيه هو دلوقتي قال بس ركزوا على الصحيح عن الواحدة بالعين إذا كان النهي ليس مطمن عليه من ذاته ولا على أي مكان من فعل صحته لا يبطل وإذا كان إيه باطل ماشي خلاص كده الأخير الكلام هاي يبدأ يقول إيه هيرد على اللي مسألة الصلاة ضل مقصود يوم الناس اللي يفترس الصلاة ضل مقصودة فهيقول يقول عندنا الدوائي حاجتين أول حاجة الصلاة ضل فقال لك النهي ده من جهة منفك ماشي؟ أما إذا انصبى النهج على ذلك المأمور به ده الحالة المختلفة عن الصلاف ده المصور هل ف... يفك الجملة اللي هو أنا اللي هو ليس مصبى عليه بزيته ولا على هيئتي مكون هيفكرها على فكال اتنين هيقول لو هو انصب عليه زاته هيبتدي يفكها بك لا لا لا لا لا لا هو مفكهاش هو الأول آل القاعدة ماشي؟ هو يعني أنا قمش بخشوة عشان من بقى معي. بس إيه هو آل القاعدة وبعدين قال باعل الصلاة الضدري المقصوبة مش تبع الموضوع لها نتهم قصدين؟ قصدي الصلاة الضدري المقصوبة لا يبطل لا تبع الموضوع لها صلاة الضدري المقصوبة لا يبطل ليه لا يبطل عشان ولا هي هو Interestingly ليه ولا هي هيئة مكل من فعل صفت فبالتالي لا يبطل بقى اللي يبطل اللي هو ايه اللي هو لigh'm na ima na na على ذات المأمول به وادي بيها مسلك نكاح المتعه بس نكاح المتعه في التلاته اه يبقى هو صح كده يعني. يعني ماشي مفيش مشاكل ماشي هم مش انا فهمت ان في تلات اقوال اه في تلات اقوال ده لسه بس ضروري الصحيح. الصحيح ده التلفيق بين القولين الاولين يعني حاجه هنقول لكم ان شاء الله ماشي الحته ايه الحته اللي الصحيح دي اه انا جاي ان شاء الله بس عايزين نخلص الحتة دي وننزل بقى بس الخص بعد فيها فإذا ضبط الطالب هذه القاعدة، أمكانه أن يعرف الفعل الذي له جهتان تنفك إحداهما عن الأخرى، فيمكن أن يكون حراما من جهة وطاعة من جهة، الفعل الذي ليس له إلا جهة واحدة، لا جهة واحدة، أو له جهتان تنفك إحداهما عن الأخرى فلا يمكن أن يكون حراما الطاعة. ماشي؟ يبقى عنده إذا ضبط الطالب هذا أن الواحد العايب إذا كان ما ليس مصابا العايب ذاته. ولا على هيئة مكونة مكونة من فعل وصفة لا يبطل. ماشي؟ يبقى اللي هو ده ده يبقى ايه فعل له جهتان تتفكّع له هو مع الآخر. فمعلم؟ أما ت أما فيك كذا بقى فالفعل إذا ليس له إلى جاء واحدة أو له جهتان تتفكّع له ما فلا يمكن أن يكون حرام الضاء. ماشي؟ تفضل. شيخ هو ممكن إذا حاجة حرام مكروهة. أو واجب مستحبة. ما دخلناش باب ديها و... ما دخلناش في الوقت. <تصفيق> هو أشبه المكان إن هو يجي يطلب مننا حرام الواجب. غير قاعد إيش مقول اسمه ركابة تفكّر خاطئة مش حرام. ماشي بس خلينا بس خلاص دي الاول وأنا كان جمل أفكر معاه في مسألة. إيش طيب؟ طيب دي بقى مسألة ايه نهي تفضيل فشيد. هي مسألة هو دخل في مسألة ما هي طبيب فشيد. مسألة النهي تفضيل. ولا زي إيه الفعل الذي ليس الأولي جمع أحدها زي الصلاة على الخط، ماشي؟ جهتين تفكك أحجام على الصلاة في المخبارة، تواجهتين الصلاة جهة ووالمخبارة جهة، ولكن لا تتفكك نوع آخر هو صلاة المخبارة. الله صل الله عليه. إذا فكك. إذا فكك هو أط. هو رأيه هملة التي تنفذك عشان الناهي دي على هيئة مكونة من الفعل وصفة فالنهي نفسه ما هو ده الخلاف بينهم من الحنفية الحنفية قالوا له ما تنفذك الصلاح هذا والصلاح منه برا بس هو يقوله لا الناهي دي على هيئة مكونة من الفعل الشارع هو المفذك اوه الشارع اخليها حاجة بعض احنا اخليها حاجة بعض اعلمين؟ في يا محمد ماشي ولا ماشي انا اساله النهايه تقضي الفساد مسألة امان عليها فقه كثير ماشي وتذكر في الأصول في اكثر من مال فمكراه ده الحرام اللي هو البدا مشكراه ده بالبطان الفساد عشان ليه علاقه بالبطان الفساد مشكراه بالناهي عشان هل ناهي يكون محظورا به من هي في من جهه واحده ولا لا يعني ف فمشكراه الوقت بالله وحتى لو انا خصم النهي الخمس اقسام بقى انا خدها بالتفصيل ان شاء الله يعني لسه في التفصيل بس أنا عارفها كده بسرعة والقانون فصل يبقى النهي ي ينقسم النهي إلى ثلاثة أقسام طبعا النهي المقصود به النهي الذي يدل على التحريم يعني كنا عن النهي اللي يدل على التحريم النهي اللي هو ال اللي هو التنزيه فأول حاجة النهي عن الشر العيني ماشي؟ النهي عن الشر العيني زي اللي زي القاتل زي السارق زي كذا زي كذا زي ماشي؟ فدوت ايه؟ دوت ايه؟ دوت يعني ده ما نعم خالص ماشي؟ ده خلاص ده ما ده ما خلاف فيه اللي هو آه آه لا لا لا إنه الأول أنا الأول حرام زيك الأول أنا حتيه آه آه آه آه اه اه آه آه آه آه آه آه أيوان لا أنا عايز أقول لكو التقسيم ده مش كده ماشي هم الكلث أقسام دول هم اللي اللي هورطين دي مع التقسيم الأولين خبسان يعني طيب ال إيه بقى هنالده عندنا بلقتي آه يبقى عندنا النهي ممكن يكون منصاب عليه بلداتي اللي هو زي القتل أو السالخة أو أكل لحمة تنزيل ماشي وممكن يبقى النهي ده عن شيء لوصف ملازم ده ماشي؟ يبقى الناهي دي يكون على هيئة الهيئة دي مكونة من الفعل و ايه؟ وصفت ماشي؟ ففي الحال دي ايه؟ زي ايه؟ زي صرف المطبخ؟ اه زي آه ناهي عن صوم يوم العيد ماشي؟ زي عن ناهي انا اديكم أبسل تاني اعن انا اديكم سادة. زي النهي عن البيع الغرر زي النهي عن البيوع الغباوية دا بقل في خلال بين وجن الحنفية المشاعلية زي النهي عن الصلاة المطبرة زي النهي عن الـ الـ الوقت انه تبايع وقت انه يدائج في الجمعة السايمة الحنفية في مسألة النهي عن الشيء لوصف ملايزن جامع عندهم في العبادات حاجة وفي المعاملات حالي ففي العبادات زي النهي عن صوم يوم العيد والنهي عن الصلاة المخبرة بيقول الصلاة صحيحة والصوم صحيح ولكنه يأس ولكنه يأس ودليلهم على كده اللي هو فعل الصلاة بأركانها مسروطة وفعل الصوم بأركانه مسروطة ولكنه ايه فعل من هي عنه فازل عشان نلاقي ان انا عامل صوم يا منهي في فعل ماشي ولكنه ايه مش باطل ليه مش باطل عشان فعله كان موصو ده ده ليه؟ صح مع الاسم اه مع يبقى مش باطل عشان فعل الصوم والصلاه كان موصو طب انا احفظك يعني يبقى انا غريب فيه ما انت مش مش موصه ايه ايه ايه الشرط هو يعني قصدهم الشروط يعني ايه الشروط الصرانه معروفه مفخ مش عارف حتى لو عن, عن... لو كده حتى لو ظتر خارجه بص والشرع ناه عن آه آه. لا ما انا ههيتيكوا بقى هشرح لكم هو فكوا اه ماشي هقول لكم دلوقتي ماشي طيب في البيور بقى عمل ايه في البيور عمل ايه في البيوع قالوا إيه فاسد وباطل قالوا لو النهي ده عنه ان يبقى باطل أما لو الوصف المناسب له يبقى فاسد فمثله بذلك ببايع الغره طب فاسد يعني يعني قاسم برضه يعني هو مش معنى فاسد ده اللي هو مش هيقسم هيقسم والبايع عنهم برضه باطل بس الباطل بمعنى ايه بلق؟ اللي هو يعني ايه يعني ايه, إيه, إيه تظن السلعة عند الشخص ده وده لو في تراضي يعني لو لو الحتة الحرام تشارت في البيوع فبقي الغرر مثلا انا بيعتك حاجة بس انا فعندهم لسه السلعة بعادك ولسه الفلوس معايا عادي بس ده علي الحق الحرام اللي انت خدته بليه في بقى الربا برضه عندهم البيع تم خلاص ولكن لازم يجب على القاضي اللي هو يلزم اللي خد الفايده اللي هو يرجعها فمعنى اما عند الجمهور لا البيع باطل يعني هي يعني ترجع السلعه لصاحبها وترجع ال الفلوس لصاحبها الخلاف قوي خلي بالكم مش مش باطل يعني احنا فيا مش ايه بعض الاخوه بيفتكرها حاجه خرافه مثلا او خلافهم بعيد يعني بعيد بمعنى ايه بمعنى اللي هم بيقولوا اللي هو مش قايف المسح او بيقولوا اللي هو البيع صحيح بمعنى صحيح يعني عادي وخلاص بقى كل واحد لا مش كده فبيقولوا البيع هو ارث اللي كان قاسمين وبيقولوا ان الدين الايه اللي, اللي لازم الحاجه الحرام تتظلط بس الفرق ده من الحنابله الجمهور اللي هم بيقولوا احنا ممكن نصحب بيع الصحاب ازاي اللي احنا نركع الحاجة الصحابة الحاجة الغلط نزبطها وخلاص ويظل ظل كل, كل اللي حاجة ملكه الحاجة فيا ظل يبقى القالم ايه يحكم؟ مش هيحكم بكل حاجة تبقى على صاحبها لا هيحكم ايه؟ بالحاجة الغلط تتزبط الفايدة اللي في الريمة تتزبط والغرر اللي حصل تتزبط افهم معنا؟ اما لو نتزبطش فدا عبدوهم نتنهي الزر فده ايه عندهم محرم خلاص ولازم ايه اللي يبقى مفهوم معاك ده ضد عن الحنفيه في مسألة المعاملات يعني افرض في حكايه فرق المعاملات ولا ده بتاع عندهم في فرق ما قصدي ما هو الاثنين هاده صحيحه وحصه باي اه انا بس في في العبادات عنده الصلاة ولا صحيح حساب كله صحيح ولكن هلاث بس بغض اسم بس أما في المعاملات مش إثم بس إذا إثم وبرضو الحين الغلط لازم تتصلح فهم؟ الغرر اللي حصل يتصلح اللي اللي حصل الفعلة ترجع لو مصلحش عليه الإثم لو مصلحش عليه الإثم إيه نفس اللي من ناحية الإثم <تصفيق> ولكن نعم اللي وعملات بضبطوا غلط ما في غلط لكن في العادات مش هتضبطوا خلاص خلاص زي ما خلاص طب أنا عارفهم إيش هذا طب بالنسبة للبيش نعمل يعني كده هل إحنا في عندهم في صورة البيش؟ المشتري ما بقول جمهور بقى نقشة الحنفية دي فقالوا ايوه عندنا اما يكون النهي عن الشيء لعينه لعين الشيء فالعين الشيء ده مش هنعرف مزباطه قالوا لهم ازاي وده خلقتان كديره ونقشان انت اتظهرش في الزلطة وقالوا نبايع عبطل الفساد نهي عبطل الفساد ده كده بتلتميط صارحة وقصة كده يعني وخلاف من الحنفية من الرهيب وخلال من الحنالة برضو جنوبة ومن الحنالة مختلفين مفهوم معنا؟ فهما قالوا لهم ايه ايوة عندنا قالوا لهم ايه قالوا لهم لو, إيه؟ لو الناهن عن الشيء لعين الشيء خمر مثلا خمر ماشي وما ينفعش الضبط زي ايه زي باع الخمر فالبايع هنا عشان الخمر زاد الخمر مفهوم معنا؟ فأصبطه ازاي <تصفيق> زي إيه؟ زي بايع زي زي النهي عن كحل المتعه وده اللي خلى الراجل يفرق ان بينه فوق هو فعلا الاخريعي بيفرقوا ان النهي عن كحل المتعه وبين الايه الحاجات بيقول ايه بيقول النهي عن كحل المتعه هو منصب عن كحل المتعه فانا ما عنديش احتمال ان انا اعرف اصح الجواز صح اصحها ازاي هو انا خليعت على التبيد بس والمتعه دي مؤقته والزواج على سبيل التبيد بس هي الاصل الحاله بتيجي ازاي بيتيجي اللي هو نكاح آم... الموت عدى عمد الحنفية بيمشي زي بيمشي اللي هو آم... او ماشي ما هو هايقوله لو عمدترضنا يقولوا على التقديد ما هو هيقوله هايقوله هايقوله ماشي على التقديد وبعدين هاقالهم لابا الموضوع مش هتزلط يعني همازلط فعشان كده قالوا لأ النكاح الموت عدى عندنا الشيء العين اللي هو يعني هما بيفقوها من ناحية ناحية من ناحية اللي هو ناهي عنه نعينه ومن ناحية ان هم مش هلعرفوا زبطوه نفهول معنى؟ فنهي عن نعينه ايه؟ يعني هو, هو ربنا ما نهي عن بيع الخمر لعين الخمر عن نكاح المتعة لعين المتعة كان قصد فقالوا ذا لعينه أما مسئلة في الغرب فعندهم اللي بيع نفسه يهوز بس الإشكالية اللي حصل وصفه ملاسل ليه اللي هو الغرض هو نفس الكلام وهو البيع نفسه يهوز بس حصل وصف ليه هو مرتبط على خبر أيوة بس هو النكاح المتعة مختلف عندهم في ايه؟ لعندهم هم نعم في جمهور عندنا ناحيتين دولة مش مختلفين عندهم نكاح المتعة ده مو ده الجمهور اللي الجمهور برضو حوز نعم فيه وهم خلصوا لينه بالقصة دي اللي مجهل متعة عندنا هو اصلا مش متجوز عشان يجوز ومجوز عشان منع. وعندوم نيجي في دوت من أركان. آه، عندوم ناقص الجمهور عندوم مش لسه. لا، الجمهور عندوم صار أركاننا مش لطوله من مر أول نهي يعني كان متعة بضاف. خلاص. الحديث بيقولي نعم كان, كان الله عن هاي مكونة من فعل صلطة بضاف. الشرع بيقولي ده باطل. باطل عشان الناهي مكون وده الرابع يعني الناهي على هيئة مكوناة من الفعال بسبب فهيني قصدي؟ وصحان الله في بعض الناس بيدرسوا الكلام اللي هي المبادئ كلام الحنفية تافه وبيقولوا بيقولوا بطريقة يعني بيقولوا بطريقة بضطة الحنفية بيقولوا زي ما هو بيقول فالناس تتصار الحنفية بيخرافوا قص معين الحنفية برضو معين هم اه مش هو الرابع بس برضو خلاف بطير يعني في دقة المسألة مش, مش كده يعني. والوالوالوالحنا الله برضه نقول له هنشوف خلافهم يعني ماشي في مشكلة في حاجة طيب ترد بقى حاجة ترد حاجة النهي عن الشيء لأمر خارج عن ماشي زي النهي عن الصلاة في الأرض المقصود النهي عن الصلاة المتواضع بالماء المقصود زي النهي عن طلب الركبان لشيء معه، ماشي؟ فالمجهو على عدم بطان الصلاة او البيع اللي هو طلب الركبان لشيء عنه لا، والضرية والحلابلة أبطلوها، ماشي؟ طيب، فقالوا أبطلوها إيه بقى؟ برضو في ناس بتطلق المسألة الحلبلة اللي هما بيبطلوا أي حاجة لو النهي خارج عن الشيء. لا او ما بيطلوها لو النهي ده متعلق بشرط من شروط المأمور سواء الشرط ده شرعي يعني نص نص عليه او عقلي او عادي ماشي؟ يعني الحنبلة مش بيقولوا اللو كل لو كان النهي عن الشيء لأمر خارج عنه ما عندهمش اللو كل نهي عن شيء قمر خارج عنه يبباطل زي وردوا الناس اللي بتسفى الحال بيقولوا عليهم كده مفهوم معا بيقولوا يا عم ده اي حاجة خرجه ويروح ويجيبه امثلة كتيره من تحس حتى حسلها بعيدة كان شاموص ولكن هم بيقولوا ايه بيقولوا انها عن الشيء الامر خرج عم يبقى واطل لو كان النهج ده متعلق بشرط من شروط المؤمن ماشي بشرط مشروط المهمول الايه؟ يقيمة الشرعية يقيمة العقلية يقيمة العديل فمنثلوا المثال الشرعية في ايه؟ زي لبس الحرير في سطر العبر فعندهم لو واحد لابس حرير بيغثر بيه عوردهم عند الحنبلة صلاة باطل. ليه؟ لأن في شرط شرعي عندهم اللي هو اللاهي عن لبس الحرير <تصفيق> ليه لا انها عن نفس الحرير في <تصفيق> شرط شرعي لا شرط شرعي اللي هو اللي هو اللي هو عن التص... لبس الحرير واللي بيلبس واللي بيستر عورته بالمحرم ده يبقى في محرم شرع ماشي فعندهم هنا في شرط شرعي فقط اللي هو إيه؟ اللي هو سطى عورته بمحرم مفهوم معنا؟ مفهوم كده؟ لا في مشكلة يعني ناشي برضو عندهم مسألة الصلاة في الأرض المقصوبة ده بيسموه عندهم شرط عادي زي ما قال إيه؟ ما المؤلف هنا قال إيه؟ طيب فإذا كان المكان منهيا عن اللبس فيه، كان البقاء فيه حرم وبعضهم من الحناد يقول ده شرط شرعي ليه؟ عشان أنا شرعا حراما لأنا أستعمل الأرض المقصود نفهم المعنى؟ فأنا استعملتها في الصلاة فتبقى الصلاة دي بايه منهي عنها يعني قصد برطة ليه؟ عشان نهي هنا منصاب على ايه؟ اه اللي هو المتعلق بشرط النشروط المؤمولية هندو كده خور مقامل حتى لا في لا في مساعدة فعلا على أنه هو المشكلة هدوء من الماء المحصوب عندهم صحيح؟ مع ذلك بكة لسه أقول لو درسوا في الرمض الموضوع من الماء المحصوب صحيح عندكم هاي؟ هاي؟ هاي؟ هاي؟ الأصول ما هو أخري بك ما لسه معانا دفتك بالهاج معانا دفتك بالهاج شاء الله جاي بصنبور بصنبور بصنبور ماشي؟ طيب فمنشروت عليها الصلاة قطعين مقصومة منشروت صلاة عدن رجل طيب لو احنا بصنا بقى رأي الجمهور غالبا غالبا غالبا ما الخرام قوي ماشي؟ أو يعني القاعدة بتاعتهم منظمة شوية بحس فيها مش منخنة يعني ما وإن كان بعضه ممكن ترخين في بعض الحنافيا ما في ال ال الثلاث مزاج دي اللي هو الحنافية مذهب والحنابلة مذهب والجمهور مزاج لو شعيرات منك يعني ماشي سلام الجمهور من يعني من ناحية إنه قاصر يعني لو ما تنين وصل واحد ماشي مش جمهور معاد ماشي فاا الثلاثة دول في, في الأخير برضه بالذات الحنافية وبالزات الحنابلة بنلاقيهم أحياناً يخلفوا الأصل ده لأصول ده بيخلفوها إزاي بقى؟ بنيهم إيه؟ بيقولوا إن ده الأصل ولكن لو جاءت قرينة تخالف الأصل فالقرينة دي بتبقى منصبع على المسألة مفهوم معنا؟ مش مفهوم؟ <تصفيق> يعني الحلفية عندهم اللي الناهي عن الشيء يوصل ملازم له ايه الشيء ده يبقى صحيح ويأسن و... و... يأسن بس صحيح ماشي؟ عند الحرفية ده موجود ماشي ولكن في مسألة مسألة مثلا تلاقهم ايه يخالفوا الاصل التاحدي تقولوا خالفتوه ليه زي مكهل بكوملك يعني مثلا ايه زي مكهل بكومتع باسم لو افترضنا المسألة العين اللي هو بيقول العين مش طبعية أو مش منضبرة فبيقولوا يعني لقوا اللي ايه اللي ايه هيقولوا داخلات الاصل يعني حاجة زي مكهل بطع بس يعني ايه مكهل بطع بس بجولة بس جيت حاجة تانيام طبعا فبيروحوا بعضهم يردوا يقول ايه يقول يا جماعة ماشي احنا عندنا ده الاصل ولكن الاصل ده خصص بالحليس الفلاني وفي الاخر هي هو بالصحابه اتاخدوا اطلاق واجماع الصحابه على اطلاق فاتوصلوا بربطه بس ده عندنا حالة قصاد تسعه في حالة ال27 حاله دي عندنا ده اصل وفي الاخر في حالة بتشوز على الاصل برضو هنعمل نفس الكلام تلاقيهم في مسائل يخالفوا الاصل بتاع يعني المساله يبقى عندهم ماي بالشرط ده بالشروط بتاعتهم هو ده الفسق فلاقوا بالصحابة كلهم مجمعين عن دي مش بطلة او في نصوص صريحة و دي مش بطلة فليبقى نص خاص يخصص القاعدة بتاعياتنا الكبيرات مفهوم معا؟ هكذا مختلفت اقول ده يا معصوب؟ ان هو انا لا اقول ثلاث اقول؟ مصر اصبت انا قول اتنين شبه التابت؟ هم؟ اتابت قول شبه لا مش شبه الثالث. مختلفين في الصلاف ده المعصوب هم مختلفين في الترقيق في الأمثلة في الفضح je to takový. Je to takový. Je to Eh? Já kvůli těm větám. Máš něco má těm větám? Já kvůli těm je. Hej, hej, my koule jedno. Aha. že. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Viděli? Ano. Ahoj. Mnoho takových, hej. Mnoho takových, hej. Mnoho takových, hej. يبقى مش باطل زي الصلاة في الظهر وزي لبس الحرير في سطر العورة، وزي الـ إيه، التلاق الرقبان، وزي الوضوء بالـ إيه، المقصود بالبع بالالعنصوبة وهكذا. فالمعلق في إشكال؟ دخل الجمهور، دخل الجمهور. خلاف حملة، آه. خلاف حملة وخلاف، خلاف الحملة. وخلاف الحنفية في ايه؟ خلاف الحنفية, الحنفية, الحنفية في حاجة. ناشي؟ في اللي الحنفية عندهم اللي ممكن يبقى نهي على هيئة مكونة من الفعل وصفته ولا ينفصل. ناشي؟ فبيقولوا كذا النهي ذا اللي منصب على هيئة مكونة من الفعل وصفة ذا عندنا عندهم ينقسم إلى قسمين. النهي في منصب على هيئة مكونة من الفعل وصفته ولكن النهي ده لعين الشيء ويمثلوه ده كلام حرفي ويمثلوه بعه الخمر فبيقول هو نصنع نعمل خمر عشان الخمر مفهوم معنى ويمثلوه من كاحل المتعه هم بيقولوا كده ده كلامهم ماشي وفي صنف تاني عندهم نهي عن الشيء مش لعينه لوصف ملازم له وده عندهم لو كان عبادات يبقى يئس ولا يقطب خليكم الحالتين اسم مختلفين يعني في حالتين مختلفين يعني في مساله العبادات مسائل عبادات فعندهم يئس ولا ايه ولا يقطب زي إيه زي النهي عن صوم يوم العيد فعند الجمهور الحديث ناعة صوم العيد فهو باطل فهو النهل هو الناحضه باطل كده أما عند الحنفية رأيهم إيه لا ده هو صوم بأركان الصوم ماشي؟ وفعل الأركان ولكن هو يعني مثلا لو واحد صوم نذر صوم نهضر يسوق فصوم العيد فعند الحنفية ده صف صومه والنذر بتاعه ده صعيف ماشي ولكن يأس ليه عشان صام في يوم نهاية فخرجوا الاسم عن اللي المسأل يعني الاسم حاجة وبرطان حاجة فصل الاسم عبرطان خلدي حاجة وبي حاجة ثم معا البيع انها نصام على البدع في بعد ماشي. قالوا ايه بعد نهاية جمعة لان قال ليه لانه ماشي فرقاله ايه قاله صح البيع عندنا ايه ده بقى في ده البيع مش باطل ايه البيع الخام ده باطل باطل ليه عشان انها يعنعين الشيء فالبيع نفسه باطل فما جلاش حال لازم الفلوس ترجع لصاحبه والحاجه دي تدمر او تهلك او كذا ماشي؟ اما اما اما مثلا لو بيع الغرر عندهم مصفل لازم لاو او بيع في النداء الثاني عندهم او البائع الربا فقالوا ايه فقالوا احنا دلوقتي ده النهي ده ايه عشان نوصهم لازم نهولي هو ايه الغرر او الربا فاحنا هنعمل ايه القاضي هيحكم بالمضارف ده الشيخ ونمشي س... البيعه وهو قافل اللي عملوا بحاجة ايه اثنين واحدين زمن وكل عام فهنقال احنا هنمشي البيعه ومن قابلتهم في دي قالوا اللي ايه اللي ايه اشترعوا متشوفة تسحيل اخوت فأيوه خلال مناقل ممشيها ممشيها الدرعيوة. أما الجمهور رأيهم إلا هي إنه نبسى عد بيع الغرب فإلا هي مصابة عم سالة خباطة هو عندهم معدهوش مشكلة هو أسلوز وص... والبيع صريح عند الحنة تلك حدثت المعاملات نومة يعني إيه؟ الحكتر يو عشان كده بقول لك هي, هي, هي هو الموضوع ان اكيد اصلا موضوع عشان كده بقول لك تحز يعني بعض يعني يعني من من من من الحاله دي للجموعه الحافيه اللي اللي برضه بيمشوها كده اصلا المكلفين يعني مش مش ايه من الباديله اللي هي ايه أو ضبط ضبط يضلوا كده الدنيا كلها هرمي من الكلام نبتدي بص بقى في رد الجمهور على حاجات زي بعض الناس اللي ترد القوى الشفاءات عدد خباص معنا عددها شوية يعني خباص في الكلام يعني ساعات يقفلت خبيط في العلامة بعضوش فأنا عدد حدود لفعلة كده ايه هولادية يعني عملت الهياني بقيت فمجمش عد يدي فأنا مقصدين فأيه فم... من كلام كده لا بس أنا عندهم بيع عن الص... الصلاة من الجمعة عندهم البيع عادي يعني هو أثمه البيع صحيح يعني ليه عشان عندهم النهي مش لبي... مش لعين الشيء هم عندهم البيع الوصف اللي هو اللي, اللي هو جيد بعد الهداء فأسلم آو بس ببيع صحيح، بيع هو عندهم ما عنوش مشكلة في البيع والبيع نفسه صحيح هو بيقولوا زي مسألة الصلاة الصوم يوم العيد هو بيقوله هو فعل البيع بأرقام وشطولة في مسألة يوم الجمعة ولكن المشكلة اللي يجي زمان غلط فخلاص هو يأسلم ولا يا تنصح صحيح في المعاد ضريحنا خلاص خلنا نقول ما مش يعني ما راح نقول مش ضعيفين يعني. والحياة برضو خياتهم قوي يعني دين بص غير في الحياة. الحياة برضو جديتها بس هو يعني الجمهور الاربع كده بحتة يعني زي زي وما بدين على قوايا الهلمية وزي <تصفيق> مش قوايا الهلمية ده حاجة يعني قصدي اللي احنا لا بقولك رأيي اللي بيناقشهم بيلون كده بصم بيلون لها مش هلمية احنا معانا ويجنود في القوة وبيبديموا بيقولك لأ بلاصطالين يعني عندهم مش هلمية بس عند البعض اللي بيناقشون بيلونهم انتم مش تفهم عظيم؟ ماشي انا شايف لقاء الحمد يعني نخش في النحو ساعه جايه والنحو جاي انا قلت النهارده ما نحو كتير والله كريم النهارده قلت انا نخلص شويه دي لا هي كفايه عند حنبل كده يروح يصلي في سوق حبيب بس, بس الثواب دوت مش زي وسط ابو يعني مثلا لابس فوق القميص لا لو لابس جاكيت فوق القميص عند كل صلاه صح حتى الحديد. يعني لو لو هو لابس اللبس فوق هنا يعني مثلا او مثلا او عشان حاملة لا بس الشيطة العقامين واحد برأي الحاملة في مسألة انها هي اخد الفساد ومصحة الصلاة يعني فعشان كده قلت حتى الحامل بس اضم لحتى الحاملة عشان عندهم دي مش ايه مش ده شرط بقى انا كان دول بشارط فلم عشان كده بعض الناس اللي استاد في رأي الحاملة بيقولوا ده وما بيقولوا انها يطد الفساد حتى في الأمور الخارجية عمليتها يقولوا لا اه هو المثال اللي انت بتطلبه مني كان طالب مثال المثال اهو اللي هو لابس الحرير مين اللي كان طالب المثال انتوا يا جماعه واحد فيكم اللي هو كان لابس الحرير مش لساتر العرض هو لابس الحرير فوق بيصلي بالحرير ماشي بس في الايه في القميص ماشي عند الحنابله صلاته صحيحه والله اعلم هو اظن يعني بس اتأكد. ماشي قالوا عشان هنا مش شرط عادي ولا شرط عقلي ولا شرط شرعي. معا؟ عشان هو فعال؟ هو صحيح طال المشرف مش متعارض بشرف الصلاه وان بيصلي بيه يعني فعل حرام في الصلاه مش طال في الصلاه اصلا ونفس الكلام لا متعارض بالصلاه ولا البس حاجه حرام في الصلاه بس مش يعني بيصلي ففي عنده حرام من جه لو حليل في الصلاه فهي لازم و... ولكن هم عندهم ايه ده ده ما, بي... ما مش المشروط. مثلا المشروط حلو اللي عشان هو مش فاهمين صح يعني الحرير لبس الحرير خصته العمره يعني اللي هو بيستر عروته الحرير فمتعلق بشط هو مش معنى عشان كده مش معنى على مش يعني مش مش خلاف كده يعني ما بس ساعات الإخوة اللي بتفتكر علامه يهملوا او يعني بعد الاسف يعني في وانك العلامه لون صوره انا كده ب هو هم اللي مش فاهمين على علمان يعني مش فاهمين دليل التمليك فاهمين قصدي فاهم <تزين> كده هو ان مش كلام هو ادلتك الدليل اللي ويعني والدليل واضح يعني عم واضح كيف المشاكل تبي وضوء المياه مخصوص كده ولا ايه الوضوء بمياه المحصول وريني من من مين معلش يعني مازال اصول اللي هي بتفهمك ان يعني لا يعني المسألة عميقه جدا انت بتتكلم في ايه ده بيان مخصوص لا ده صح استاذ صح مضبوط بس عند الحنابلة انا <ولا> عند الجمهور عندهم <تصفيق> عند الحنابلة الرابط احنا واخدينه مش احنا خدنا في الرابط صح احنا واخدينه هو ده صح هرأبنا الأنياء. و... نهي على صارت مخاض بالماء المرصوب. فرأو من الماء والأنياء. الأنياء تقريباً أبي بالماء لا صح ولا الأنياء صح. آه صح. شعري برضو صح إذا تقريباً ده على قواعدهم إذا صح. لا على قواعدهم إذا من الماء والأنياء. قالوا لو بالأنياء صح أما بالماء لا صح عشان الماء شرط داخل في شرط من الشروط أما الأنياء حاجة خارقة. طيب بعدين سأل تاني يا احمد ابو حميد خلاص يا عم انا جيت لك امبارح لوحدكم وانا ما شفتش ماشي بالنسبه لشروط العقد انت قلت يعني انا ما يعني ما ما شفتش حاجة كده يعني وبتاجي انا مش عايز اختل ممكن نفكر بس انا مش عايز اختل او حاجه في يعني الاصول ما جابوش مثال في شرط بس هم كاتبينه كده الاصول تعال الاشاعه يا عم فده لازم نحط العقد الموضوع يعني مش لاقي حاجه يعني مثاليه بتاع خصوص عدتي بالذات الاسعاء ومعتقد يحطوا حاجه مش موجوده الماء بقى مش هيبقى شرط شرعي والله هو بص في بعض الحابل ما بيدخلوش العادي العقلي بيقولوا شرعي كله عندهم المكان ده شرعي ما هو ما ينفعش اصلي في مكان محاط ده بيقول لي مثال الشرط العقلي للحياه الحياة بالحياه شرط يعني لو قلت الواحد يكون حي حتى لو يعني. يعني ما العين. إيه؟ في كده لازم شرط عادي ايه الحالات الشرط عادي شرط الحياة إن العلم الله العين معايزة على ما اتفقنا في الدسم تاع مش هندخل في الحاجات اللي هي منقطين خلاص نركز في حياتنا العملية فالموضوع ده موضوع ده بس أي ناقص فهذا ينبع عليه مسائل عملية إيشي ال... شوف هو الموضوع مايا مايا عشان مايا نفسها ما هي عنها ولا عشان خلاص اللي هو اللي ما هي عم. مش فاهم كماعدون حسلا يعني كده كلمة تقولش ما يحصل مايا ده هي عنها فهي كماعدون لكن مش موضوعها لكن العملية إنه بتولد هي دي رسال ال ال ال الصحيح ولا عشان خاطر ان هو اتفضل شبهني يعني بس ما هم حاطط المعدوم حسه ان دي يا ابا منين من هو مني عندي يعني هي نفس اللي بنعملهم مرتبطين القاعده دي, مقهار دي, مقهار دي يعني دي هي دي نقطتين عند حنفي اتفضل يا حبيبي احنا ايه ما اتصل بيا طيب انا بقى قلت كاني مستني افتح الموبايل ثاني ان شاء الله خلاص ماشي يا شباب اذا كده بقى كده ولا قال على النحوة و تشعر <تصفيق> حط حط ففلت ايه الساعة جانا فاتساعة ولا فاتتتصلي ساعتين حطي ما مشاء الله مش هيا مشكلة لا احنا لازم نخلص الزباب يعني ايه معلش يعني رأي الجموع خارك الحنبلة الجموع خارك الحنبلة في اللي اللي الحنبلة عندهم اللي عندهم اللي هي الحجمون مرتبتين بالنص الشرعي. يعني النص الشرعي بينها عن هيئة مكونة من الفعل وسط ده الجمهور. الحنابلة بقى بيقولوا ايه الحنابلة بيقولوا مش لازم النص الشرعي. مش لازم النص يعني مش لازم يكون في نص شرعي بيقول ان انا بيصدم عن الصلاة في الارض المقصوره مش لازم يبقى في نص شرعي بيقول لي ان انا نصلي عن نفسك الحريفه العرض وما الايه يا حلال ده قال دلوقتي ستر العوره ده شرط صحه الصلاه لا شرط صحه الصلاة جيت هنا بقى في الشرط بتاع صحه الصلاة ده عنته المحرم فأنا ارتكبت نهي في الشرط فبقي صلاة وإذن. جيت أنا النهاية عن الصلاة في أرض موصوب. قالوا ما فيش حديث بيقول النهي عن الصلاة في أرض موصوب صح. ما فيش ولا حديث بيقول, بيقول النهي عن الصلاة في المكان المحرم. ما فيش حديث بيقول كان بيقول النهي عن في المكان المحرم كان الجمهور حتى أرض كان الجمهور قالوا ذي الحلم. ماشي؟ ولكن هم بيقولوا أنا دلوقتي المك... المكان المحرم. المكان شرط في صحلة الصرع ماشي؟ بعضهم باي سميش شرط عادي وبعدهم سميش شرط شرعي زي ما يسمون هم في الآن عبدهم شرط ماشي؟ فبالتالي انا عصادي في المكان فبالتالي بتصواتي بقى في امتل نعم؟ ماشي؟ ماشي شباب في اي مشكلة في اي حاجة؟ هو واحدة بس اتفاقنا بقيت يعني مرة رسواتي حاجتي عمات بمشورة على فكت نكمل اصول بس ولا والاصول بس؟ فتالي لقيت اللي في اعتراض على بس. لقى اصول بس لا الأصول ونحى هل اصول النحو ولا فاكر كده اللي احنا كنا المره ماشي طيب الاول ايه شكل كان برضو بتاع في فاء عشان كان في زحام معلش ما يعني انا حسيت ان معظم الناس مش مستعده فقلت ايه عشان انا بيهنيس ولا بيها انا بصراحة كان يعني الفترة اللي دي بالله كانت مشاكل وظروف وبتاع já jsem tady je